بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اليوم ان شاء الله ناخذ بعض ايات من سوره النمل تتعلق بقصه سليمان عليه السلام سوره النمل نعطي فكرة شوية كخلفية قبل تفسير بعض الآيات احنا ما بدنا طبعا ان نفسر القصة المتعلقة بسبأ وسليمان عليه السلام لكن جيد نعطي فكرة تاريخية في البداية شوية هي اولا سبأ مملكة سبأ هي من أعظم الممالك اللي نشأت في الجزيرة العربية بالذات في اليمن كانت عاصمتهم مأرب مأرب في اليمن ومعروف لدى الناس موضوع السد سد مأرب واللي هو لا يزال يعني في آثار موجودة بتدل على أنه يعني مملكة سبأ كانت بلغت أوج في الحضارة إلى درجة موضوع اليمن السعيد هذا كان يطلق على اليمن من الأمم المج... القديمة التي كانت مجاورة أو في علاقة مع سبأ يبدو انه بلغت مملكة سبأ مبلغ كبير في موضوع الثروة والمدنية والهندسة المتعلقة بالسد لحد الآن ممكن أنت تعرف المستوى اللي وصلوا له سبع إلى درجة انه لو أخذنا الجزيرة العربية اليوم بشكل عام كل الآثار للممالك المختلفة في الجزيرة العربية يعني أقل من ما من آثار تتعلق بمملكة سبأ. الأمة المجاورة أو اللي كان في يعني احتكاك مع السبائين كتبت حول مملكة سبأ. يعني مثلا أكثر ما كتب في في الكتابات اليونانية القديمة، الكتابات اليونانية القديمة حول سبأ. يعني وجد أيضاً في كتابات الأشورية، أشوريين في العراق. طبعا العشوريين العربية جاءت من الجزيرة العربية واستوطنت منطقة الفرات وبعدين انساحت في المنطقة وسيطروا على سوريا الطبيعية وقاتلوا مصر العشوريين العشوريين ذكروا سبا وكانت يعني مملكة قوية عسكريا وتوسعت إلى درجة ان انتقل سلطانها إلى منطقة الحبشة يعني على الجانب الآخر من البحر الأحمر المملكة السبائية التقديرات من ناحية زمنية طبعا ما فيش شيء يقيني في مسألة التاريخ انه لم يقولوا انه مثلا نشأت في القرن العاشر العاشر قبل الميلاد يعني ايش عاشر تسعمية تسعمية وخمسين عشر تسعمية وتسعين عشر بشكل قبل الميلاد قبل الميلاد في مؤشرات بتقول لا قبل يعني بين الف وثلاثمية و الف وخمسمية الف وثلاثمية و الف وخمسمية قبل الميلاد ممكن يكون هذه الفترة اللي نشأت فيها مملكة سبأ طبعا لكن يبدو بلغت أوجها أوجها في قرون بعد هيك القرن السابع العاشر والتاسع والسابع قلنا انه كانت قويه عسكريا وتوسعت وهزمت ممالك مختلفة في المنطقة مملكه السبع اليوم في التاريخ اذا بتلاحظوا لما بدنا ندرس تاريخ اي امه مش فقط عضو ما يروى في المنطقه او الاثار الموجوده في امم ثانيه وخصوصا ان السبائيين كانوا تجار ايضا كانوا مسيطرين على فكرة في الطريق التجاري من اليمن إلى فلسطين على فكرة كان في طريق هون مشهور بمر بمحاذاه البحر الاحمر من اليمن بظل ماشي لما يوصل جنوب البحر الميت كان في تفرعات الطريق هذا طريق دولي كان وقتها بروح واحد على غزة والثاني بيصعد يعني لما يتفرع لما يوصل فلسطين جنوب فلسطين بيتفرع جزء بروح على غزة جزء بيستمر أو طريق بيستمر في اتجاه الشام والقرآن في سورة سبأ كون في سورة اسمها سبأ هذه قضية يجب الاهتمام فيها ودرستها سورة تسمى سبأ معناته في مسألة مهمة في هذا الموضوع وفي سورة سبأ ذكر اشار القرآن إلى العلاقة القائمة كانت بين اليمن وفلسطين. وجعلنا وجعلنا بينهم المقصود هون بين إيش منطقة السبائيين وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها إيش القرى التي باركنا فيها فلسطين. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا وسبق قلنا أن القرى هي المجتمعات. البشريه لانه القرى فيه معنى الجمع والقريه هي الجمع يعني المجتمع مش القرى بالمفهوم اليوم يعني مش القرى بمفهوم اليوم وجعلنا بينهم سبعين يعني وبين القرى التي باركنا فيها فلسطين يعني قرى ظاهره وقدرنا فيها السير قرى ظاهره بحيث انه التجارة وهي سايرة تصوروا الـ الـ كل الطريق تقريبا آمن كيف آمن؟ نتيجة تقارب البلدان تقارب البلدان بحيث هالرحلات هاي ما كانوا يحتاجوا يأخذوا معهم الزاد لأنهم أصلا بنتقلوا من بلد لبلد بشكل مستمر طبعا تعرفوا البلاد زمان كانت زراعية وترق كلها مأهولة من اليمن حتى فلسطين مأهولة كرة ظاهرة وقدرنا فيها السير يعني نعمه الله انه السير كان مقدر لصالح هؤلاء الناس وتجارتهم بحيث يعني ما كانوا يمروا في صحاري بعيده او مناطق فيها مجاهيل وفيها خوف وفيها خطر لا لا كله كورا ظاهره بمعنى انت لما تنظر من من بلد ترى بالعين المجرده البلد اللي بعدها وقدرنا فيها السير الآن مش موضوعنا سورة سبع احنا الآن في سورة النمل سورة النمل والسبائيين كانوا مسيطرين على هذا الطريق التجاري تصوروا مسيطرين وممكن يكون طبعا الاشوريين لما سيطروا في المنطقة كانوا السبائيين يدفعوا بعض الأتوات على يسمحوا لهم يمروا في منطقة سيطرة الأشورية في بلاد الشام وفي الكتابات الاشوريه موجود هالكلام موجود ذكر لما تدفع مملكة سبأ للأشوريين أيام سرجون مثلا سرجون الثاني مثلا من الأسماء البارزة في التاريخ الأشوري الآن كون قصة سبأ ترد أولا في سورة سبأ وتسمى السورة سبأ هذه قضية مهمة ثم في سورة النمل مرة أخرى في سورة النمل مرة أخرى الان سليمان عليه السلام يعلم ان هناك مملكه في اليمن لسبا يعبدون الشمس إذن هم عباد الافلاك هم بيعبدوا الشمس وعباده الشمس كانت موجوده في عده امم سواء كان في العراق او في اليمن بلاد فارس. فارس في عباده الشمس يعني والقمر كمان علم سليمان عليه السلام انه في امة تعبد الشمس تعرف القصة فبعث برسالة انه من سليمان هذه الان في صورة النامل. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم لاحظوا هذا دليل على انه بعض القرآن كان ينزل في الامم السابقة بعض القرآن وهذا سبق لفتنا الانتباه له لانه هذه قرآنية هي قرآنية ونقرأها في بداية كل سوره كمان وهي آية من الفتحة وآية من سورة النمل أو جزء من آية في سورة النمل مثل ما أنتم لاحظين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين معناته ايش المقصود بمسلمين وإنه المقصود بمسلمين بمفهوم اليوم مفهوم اليوم انه يعني الدين الاسلامي الدين الاسلامي لا هون المقصود في البداية وراح يشوف كيف تتطور المسألة المقصود بيأتوا خاضعين لسلطان سليمان لاحظوا, لاحظوا ألا تعلوا علي وعتوني مسلمين لمين لي وهذا على فكرة أمر لافت الانتباه انه معناته سليمان عليه السلام كانت دعوته دعوت كنبي غير مقصورة على مكان محدد هو موجود في بلاد الشام هنا وبالذات في فلسطين ولبنان لآخرين وشرق الأردن كمان إنه اليمن كمان لما يعني عالم إنه في أمة تعبد الشمس وهذه أمة أمة كان قلنا كانت ناضضة من ناحية الحضارة والمدنية والتجارة والقوى العسكرية وحتى على فكرة في القوى العسكرية إذا بتلاحظوا الآيات أشارت شو كان ذا أول ردة فعل لما استشارتهم آه شو قالوا نحن قلوا قوة وقلوا بأس شديد يعني إذا كان على القوة ما يهمكيش لأنهم اصلا كانوا اقوياء وفي علاقة قوية جدا بين قوة الاقتصاد والقوة العسكرية كمان قوة اقتصادية وعسكرية ما بدعموا بعض فإذن بس لاحظوا انه بمجرد ما علم سليمان عليه السلام أنه في ناس بيعبدوا الشمس أرسلها ألا تعلوا علي وقتوني مسلمين بدكم تكونوا خاضعين وهذا بجزء الآن بعض الناس يستغرب هذه اللهجه من سليمان عليه السلام مش كل شيء بذكر القرآن مش كل شيء في رسالته بذكرها بذكر القرآن بدليل أنه هي لما قالت لهم قالت لقال للملأ لما جمعتهم ألقي إلي كتاب كريم يعني مش بس كريم كائن في الكتاب الأمر بالخضوع <تصفيق> للسلطان برضو يبدو لكن القرآن بيأخذ احنا بنستشف كتابه كائن في أمور من ضمنها كما قلنا لما هي وصفة ال <تصفيق> وقال إلي كتابه كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هل كانت تعرف سليمان هي أفكرة؟ هو ممكن بيعرفهاش هو ممكن بيعرفش عن ناس في أقصى الجنوب لكن هو ممكن سيطو سيطو بين الأمم واصل سليمان فهي ممكن تعرف سليمان على فكرة لكن هو ما بيعرف بدليل انه مجرد ما عرف انهم بيعبدوا الشمس أرسل أرسل ألا تعلو علي واتوني مسلمين هون خلينا أتوقف شوي إيش هذه اللهجة هذه اللهجة الحقيقة إنه الأمم القديمة كانت الملوك والزعماء إلها دور بفرض عقائد بفرض عقائد على البشر الامم اليوم على فكرة غير عن زمان زمان كان يسهل السيطرة على البشر والإملاء عليهم و حتى بالدين انت تذكروا مثلا لو قرأنا في تاريخ بريطانيا لما اختلف ملك بريطانيا مع البابا شو اسمه ملك بريطانيا المشهور هذا هنري الثامن هنري الثامن اختلف مع البابا فعد هذا الاختلاف طبعا هو ليش اختلف مش موضوعنا هنري كان بده يتجوز غير يعني بده يعدد نسوان البابا ما سمح فما سمحلوش وصار بينهم اشكالات المهم فقرر هنري الثامن يحول بريطانيا من كاثوليك الى بروتستانت ولحد اليوم بروتستانت قرر مين اللي يحولهم قرر يحولهم هنري الملك فالملوك كانت تتصرف في رقاب الشعوب ولحد اليوم ها لا يزال في من اثار هذا الكلام وبالتالي لا يعقل واحد مثل سليمان عليه السلام اتاه الله ملك عريض وقوة إنه, يأ... انه يسمح بانه اي نظام حاكم يتسلط على شعوبه ويفرض عليهم عبادة معينة ممكن تقولوا ما فرضوهم ما في النهاية تقبلوا لا لانه المسلمين اذا بتلاحظوا لما اكتسحوا العالم كانوا يسكتوا الانظمه يتركوا الشعوب تختار لانه اصلا العائق الحقيقي النظام قديما والان والان حتى لما تقولوا للدول غربية يعني بالكم الشعب الامريكي كثير يعني بفهم لا القوى المسيطرة هي اللي بتسيره كما تشاء والقوه الرابعة في الإعلام والتفاصيل وبالتالي لا يعقل رجل كسليمان الله سبحانه وتعالى آتاك كل هذه السلطه يأذن بأن تستعبد الشعوب وتعبد لغير الله ولذلك مشان ما توقفوش عند هذا الكلام إيش هاللغة هاي إيش هاللغة هاي هاي اللغة اللي كان لازم يقولها سليمان عليه السلام لانه اصلا هذه اللغة الممارسة على الشعوب وتضلل هذه الشعوب وتعبد لغير الله فالكلام موجه لمين للسلطة في سبع ان تعلو علي واتوني مسلمين تمام وهذا يجب ان يكون مسلك المؤمن في رفع الاضطهاد عن الشعوب و كسر الحواجز اللي بتمنع الناس تتع... تختار ما بيجبرك بس, بس ما بيجوز احد يجبرك انت من خلال السلطة من خلال السلطة لذلك هو موجه للسلطة للملأ في سبا طيب هذه المرأة كما تعرفوا استشارت ويبدو ان عندها فكرة عن سليمان لانه قوية هي اصلا وجيشها قوي مش م... لكن واصل يبدو م... صيد هذا الرجل اللي لحد الآن ما كانش عارف فيها لما عرف حسامها تيجوا هون تمام مستسلمين المهم هي بأتت هدية ما يسمى بالعهد القديم اللي هو من ملحقات التوراة في مثلا سفر الملوك في السفر الملوك اللي بسموه الملوك الأول في سفر في الملوك أول سل الملوك ثاني في أخبار أيام أو أخبار أيام ثانية سموئيل هدول غالبا بتكرر القصص فيهم بتكرر. بتذكر قصة سبعة فكرة موجود بس إيش قصتها إنه هذه المرأة لاحظوا الفرق بين القرآن والعهد القديم في العهد القديم إنه هذه المرأة تسمع تسمع عن حكمة سليمان. فتاتيه هي إله شوف الآن كيف القصة فين في سفر الملوك الأول إنها بتسمع بقصة سليمان فهي هي بتأتي إله تأتي إله طبعا في أبهة الملك وهدايا جايبة كمان الهدايا وتفاصيل معها وتأتي لتمتحنه وتمتحن حكمته تأتي لتمتحنه وتمتحن حكمته فيكون اللقاء وأخذوا الرد فتعترف بحكمه سليمان عليه السلام تعترف بحكمته ثم تقدم له الهدايا وهو بده يفصل لك شو الهدايا كمان في في في سفر الملوك قدمت له كذا وقدمت له كذا وقدمت له كذا ومن بينها حتى حتى من بينها مثلا خشب من النوع الفاخر وانه كيف بيستخدم سليمان الخشب هذا في كذا تفاصيل شو جابت هدايا كمان طبعا وفي المقابل سليمان عليه السلام بيقدم لها برد لها كمان هدايا بقول لك ايش رد لها سليمان هدايا نوقفهم شوي اذا بتذكروا لما قلنا لما قلنا انه في القرآن الكريم ذكر سليمان عليه السلام 17 مرة في 17 مرة ولا مرة القرآن يذكر أنه سليمان له علاقة باليهود وله علاقة ببني إسرائيل مفيش في عشر مرة داود عليه السلام ذكر ستاشر داود عليه السلام ذكر ستاشر مرة فقط مرتين بتشعر أنه في علاقة مع اليهود مع بني إسرائيل أقصد منهم المرتين إيش لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم هاي أول علاقة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن أمنا بعدين المرة الثانية اللي بتشعرك انه في علاقة ببني اسرائيل وقتل داود وجالوت طب هو جالوت اصلا كان اللي بيقود الجيش طالوت في المقابل جالوت معناته كان داود في جيش من طالوت اللي هو بيقود بني اسرائيل. اللي هو كان ملك ملك صالح يعني عكس ما بوصفوهم ما. آه ماشي هذا بس بس هذا بالنسبة لداود بالنسبة لسليمان فيش اي كلام في العلاقة باليهودية ولا ببني إسرائيل وهذا ملفت, وهذا ملفت ولذلك نجد اليهود بيحقدوا عليه إلى حد كبير منين بتجد هذا الكلام وهم بيحفدوا عليه في كونهم يقولوا انه كان ملك ظالم عبد الأوثان إرضاء لزوجات الوثنيات وكان كافرا وما كافرا وكان ساحرا ليش لأنه كان كان زاللهم بدهم اياها دولة عنصرية وهو إذا بتلاحظوا دولة حق إلى درجة بيسمع في اليمن بروح بيصلح الأوضاع تمام هذا بس يبدو سبق أنه تكلمنا في هذا الموضوع سبق تكلمنا طيب الآن الآن عرف سليمان عليه السلام ان هالمرأة هاي جاي تقدم له الطاعة تخضع لسلطانه عرف كيف عرف التفاصيل بيتمش القرآن بالتفاصيل هاي كلها لكن تشعر انه خلص المرأة جاي هايها جاي هي وفد تقدم الطاعة مش تناقش الموضوع لانها مش جايبه معها جيوش لانه لما بعثت له هدية لما بعثت له هدية وشوف الفرق بين التوراة الان والقرآن قال أتمدونني بمال؟ تمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما اتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون ارجع إليهم فلا أتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ترشوني بالذمير شو ترشوني؟ في حين في التوراة في في العهد القديم جابت له هدايا وبقعد يفصلوا لك شو الهدايا وحتى صار يستخدم هداياها في أمور اه وبعدين هو يعني رد الجميل بهدايا وخلصنا وين الدعوة إلى الله وين تصليح الأوضاع تمام ارجع ولاحظوا في فكرة من الملفت شوفوا دقة التعبير القرآني فلما جاء سليمان، أنو اللي جاء سليمان؟ الرسول، رسولها هي. فلما جاء سليمان قال، يعني لما جاء الرسول سليمان، آه قال أتمدونني بما؟ هي بهدية، فنازلة بما يرجع المرسلون. بشكل اعتبار على شو بفيد هو الهدية اللي بعثتها؟ هذه الهدية وجود الر الرسول، الرسول لما بوصلوا المك... بيعرفوا مين سليمان بالضبط قوته بس... من خلال الناس بيسمعوا صيته تفاصيل بيكونوا أذكي هذول الرسل وبيرجعوا بالتقرير فناظرتهم بما يرجع المرسلون مين هذا يعني قدش قوته منقدر منقدرش تفاصيل يعني هي زي ما بنقول إحنا قيس قبل ما تغيس وهي قبل ما تغيس كاست كيف كاست قاست عن طريق الهديه هاي اللي هي كانت يعني وسيله للت... انه يجوا هالرسل يشوفوا مين لا توزن مين اللي بيهدد مين اللي بيقول تعال بيجوا سامعه في هيك ولكن بالتفصيل اه رجع في الاول لاحظوا فلما جاء شوفوا مش لما جاؤوا جاء فرد واحد الرسول فرد واحد بعدين لما قالوا قال ارجع يرجع يرجع ليهم بشكل لأنه صح ممكن يكون جاي وفد ومعاه الهدايا والتفاصيل لكن غالبا اللي بيدخل على الملك مين المرسل الأول السفير السفير انتبهتوا دقة القرآن هم أكيد جايين جماعة لأن هي قالت فناظرة بما يرجع إيش المرسلون جماعة لكن هالجماعة بوصلنا البلد بدنا ندخل على الملك مين اللي يدخل يكون الجماعة بيدخلوا على الملك هذا ما يسمح به هذا ما يسمح به خصوصا زمان يفرضوا هالجماعة هذول عشرة من أكبر الأبطال وزمان كانت معتمده المسألة على القوة مين قال انه كان يسمح الدخول على الملوك بشكل جماعي بهذه الطريقة هذه خطيرة بعدين مش كل الناس بيصلحوا يدخلوا واللي حامل الرسالة هو لا يدخل ولذلك شوفوا الدقة فلما جاء سليمان يعني اذا مين اللي جاء الرسول اجى مين ودير اتى مطلق حضور لكن المجيء ايش قرب قرب فلما ان جاء البشير القاه ان جاء فاجاءه المخاض الى جذع النخله اذا حتى نفهم القران احيانا متى يستخدم جاء ومتى يستخدم اتى الاتيان مطلق حضور الحضور لكن عندما يكون هيك قرب شديد شو بكون جاء فلما جاء سليمان لاحظ صار في حضرته قال أتمدونني أتم بمال بعدين شو قالوا ارجع لأن الكلام إيش رسول واحد ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها إلى اخره طيب خلاص المرأة يبدو أدركت أنه لابد من تقديم الطاعه طاعة. بكون سليمان عرف منين منعرف انه عرف لانه قال يا ايها الملا ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين هون شو المقصود مسلمين مستسلمين هون شو المقصود مسلمين مستسلمين لان شو هو الاسلام. الاسلام الانقياد لامر الامر ونهي الناهي من غير اعتراض الانقياد لامر الامر ولا هي الناهي من غير اعتراض هذا رئيس الاسلام تمام المعنى معنى في اللغه لانه في معنى اصطلاحي المعنى الاصطلاحي الاسلام اللي هو الدين الاسلامي هذه التسمية سماها ابراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمين من قبل تمام طيب اا اذا في جلسه الجلسة الان سليمان عليه السلام مع الملأ اللي هم يعني الناس المستوزرين الى اخيره اللي بيملأوا العيون ب ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين خاضعين في الشعي محاولة للمقاومة معناته اخذت الصورة واضحة واضحة قال عفريت من الجن هاي عفريت هاي غريبة عفريتة. عفريت عفريت معنه مستخدمها انا ونقول يا عفريت العفريت ولش عفريت من الجن عفريت من الجن انتو سبق لفتنا الانتباه انو على ما يبدو البشرية بهمش علونيش السرعة هيك مع انو سبق حدثنا انه البشرية في فترة طفولتها زي ما احنا بنتعامل مع الطفل الطفل من اول ما بنولد بكون اهتمامنا فيه كامل كل ما كبر كل ما كبر بنخف عنه بنخف عنه عبين ايش نطلقه انت الان قادر تقوم بشؤونك والبشرية كانت في مرحلة الطفولة وكان لها مساعدات حتى تنزل تنزل ملائكة تنزل ملائكة يسخر جن اه بواسطه أصلاً, اصلا من اول يوم قيل للملائكه والجن اسجدوا لادم اسجدوا ليش ليش قدموا الطاعه ليش معناته في لهم وظيفه دنيويه واخرويه الملائكه والجن بالنسبه للانسان الانسان الاساس انسان الاساس الاساس الانسان والجن والملائكه ايش يعني اسجدوا يعني قدموا الطاعه طاعه لايش معناته بيه. معناته في شيء في الدنيا في وظيفة لهم في الدنيا بالنسبة لهذا الكائن وفي وظيفة أخراوية وظيفة اخرويه مش موضوعنا الآن اذا البشرية البشرية الآن كل ما يعني صار في وعي منخف عنها منخف عنها ولذلك كانوا يعلموا حتى الصناعات وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم أسلنا له عين القط يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب قدور الراسيات الجن الشياطين يعملون لما بلغت البشرية رشدها وقادرت كمل ختمت الرسالات لأن الرسالات من مهمتها تسريع الوعي البشري تسريع الوعي البشري ورد الناس إلى الله تسريع الوعي البشري ورد الناس إلى الله ولذلك ختمة الرساله شو يعني ختمات؟ يعني يا إنسان الآن أنت قادر تكمل لوحدك ما بلزموش الرسل ولذلك بجوز عدد الرسل في التاريخ كله ما بجوز ما بيوصلش اليوم قد الدعاء في الأرض اليوم المسلمين كم هم الدعاء في المسلمين أكمية أكم ألف إذا ما بلغوش أكثر من المليون ها؟ وكم الرسل عبر التاريخ كله إذا صح الحديث وعشرين ألف نبي ومنهم مئات رسل 124 ألف نبي ومنهم 300 وكذا رسول تمام لكن اليوم الدعاء في بلد واحد قد هالعدد ممكن البشرية قادرة تستمر قادرة ولذلك سليمان عليه السلام عندما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي بقين من بعدي كان بيعلم انه في اشياء بتنسحب من البشر في اشياء بتنسحب تنسحب بتنسحب فهو طلب ان يكون هذه الاشياء اللي تسحب من البشر بعضها على ايده بحيث هو اذا هو يعلم انه في ملك في ملك من الاشياء التي تعطى ومن ضمنها اللي اعطيت له زي تسخير الشياطين لذلك بعد سليمان ما فيش تسخير شياطين كلش تسخير شياطين فانتوا ما تستغربوش اذا الكلام اللي بده يكون الآن لأنه أصلا الأجواء زمان غير عن أجواء اليوم أنتوا مش الأطفال اللي كانوا يتم مراعاتهم بتلاحظوا حتى في موضوع ما صحة أنه جبريل عليه السلام جاء في سورة رجل عليه جاء في سورة رجل وخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا أسئلة والصحابة بيسمعوا بيسمعوا هذه كانت تعامل مع البشر اليوم البشر ممكن يستغرب يستغربوا هذه الأشياء اللي كانت قديما بيسمعوا فيها قصص عبر التاريخ كانت بتحصل وتناقلتها الأجيال بدون ما يشوفوا شي اليوم لأنه في أشياء سحبته خلاص انتهى الموضوع وبالتالي من الأشياء اللي كانت في زمن سليمان هاي في في الجلسة مين عفريت هذا العفريت يراه سليمان ولا غير سليمان كمان شو القانون ندريش متشخص مش متشخص شو قدرة المهدي؟, آه المهدي مهو من البشر المهدي من البشر وباختصار يعني إيش المهدي أيوة وعيسى عليه السلام من البشر يعني لا نزال في إطار موضوع البشر ثم عيسى عليه السلام بده ينزل برسالة محمد يعني صلى الله بده يكون خاضع لتشريعات الإسلام جديد. جيد هنا السؤال هون في ناس لانهم ممكن بزعموا مع ان دخل الان ملهاش علاقه بموضوعنا ممكن يزعموا انه طيب الزعم قال القول انه, إنه عيسى بده ينزل هذا مناقض لختم الرساله في ناس قال بدهم ينكروا نزول المسيح طب ما هو اصلا موضوع المسيح نزوله احاديث كثيره جدا بلغت التواتر مش بس الصحه بلغت التواتر مش بس الصحة فهذه اصلا مش محل اجتهاد حتى يقعدوا بعض المتفلسفين اليوم ومن المسلمين ومن علماء المسلمين كمان يا اخوي بعد من علماء المسلمين يزعمون انه المسيح مش رح ينزل وبيقدموا لي ادله تافهه انه قال مثل ايش يا اخوي قال شوف في على محل ثاني تدرهاش فهون بعضهم قال هذه بدعه نصرانيه انه المسيح صعد وبدو ينزل بدعة نصرانية و... ونسيوا قضية مهمة جدا وبدنا نسألهم سؤال يجاوبون عليه يجاوبون عليه ماذا هذه بدعة نصرانية طبعا القول بدعة نصرانية منين جبتوها والأحاديث هايها متواترة بدنا نسألهم سؤال ويجاوبون عليه النص المسيح عليه السلام قبل الإسلام بكم وكل قبل الإسلام ب610 سنين قبل الإسلام بستمي... لأن الرسول بعث 610 ميلادي 610 ميلادي طيب طيب 610 سنين كان في ناس يقولوا من النصارى إنه المسيح صعد بدو يرجع يقول لك آه ما هي بدعة نصرانية طيب الله بيعلم ولا بيعلنها مش 600 سنة وهم بيقولوها أو أقل من 600 اخترعوها بعدين هم اخترعوها بعد طب بيقولوها 600 سنه القران الله بيعلم ولا بيعلم شو منهم بيقولوها بقول بيعلم اي مدام بيعلم ليش هو النبي الوحيد اللي تقريبا مرتين في القران قال انه رفع مدام عارف انه في بدعه بتقول انه رفع واللي بينفع بده ينزل واللي والرفع بده ينزل مدام الله بيعلم افهم بلاش عارف الله بيعلم انهم بيقولوها 600 سنه وبيقولوا في... بياتي مرتين في القران وبيقول رفعه الله الي اني متوفيكا ورافعك ما دامها بدعه نصرانيه ليش اقولها خليهم يجاوبونا خلينا نجيبو الأطفال دولة. الاطفال الاطفال يجاوبونا ليش ما أبعد عنها نق... مثل ما رفض الصليب كان لازم يرفض الرفع هو مش بس ما رفضش الرفع اللي بيقولوا النصارى وجاب مرتين وقال رفعناه ارافعك الي بشيك بل رفعه الله الي مرتين قالها ومعلم انه 600 سنة بيقولوا انه رفع كان لازم شو يقول كان كلهم لا مرتفعش مش صحيح باتوا وين شوفوا الاطفال هدول بسموا حالهم علماء اليوم في مواجهه قال نصوص متواتره طب القرآن واضح ومن الناس هدول اللي بزعموا ما يسمى بالقاديانية والأحمدية هدول اللي خرجوا من الإسلام المهم ايش اللي آه المهدي آه ختم الرساله قال انه نزول المسيح بيعني بيعني انه انت بتزعم انه الرساله ما ختمتش ما هو طالما الرسول خاتم النبيين اذا كيف بده ينزل المسيح قال يعني هذه من الادله انه مش صحيح الرفع والنزول باعتبار الرسول خاتم الان ما قالولناش شو معنى خاتم شو معنى خاتم حتى نوضح لهم شو معنى خاتم منجيب احنا مثلاً آنية نوضع فيها أشياء بعدين منختمها شو يعني ختمناها؟ ولا بتلاحظوش الختم اللي بي ومرات بتنختم البيوت لما بيجوا على الباب الشرطة بقولوا بختموها شو يعني بختموها؟ إلهم معنيين ممنوع الدخول ممنوع الخروج شو هذا معنى الختم؟ ممنوع الامرين اللي هم ايش؟ اذا شو معنات تختمناها ممنوع الخروج ممنوع الدخول طيب ممتاز شو معنات ختم الانبياء؟ ممنوع ممنوع جديد وممنوع يطلع قديم شو يعني يطلع؟ يعني مم. عيسى من الانبياء القدم ولا لا؟ خلصنا ادخلنا جديد؟ ما دخلناش جديد هو من ضمن القديم من ضمن القديم اذا هو ضمن مفهوم الختم يعني هل ايش اللي ختمناه هذا ممنوع يدخل الان نبي جديد هو عيسى من الجديد ولا من القديم خلاص اذا شو شو يعني معناته شو يعني بتناقض مع الختم الرسلات؟ ختم الرسالات ختم الرسالات والنبوات طب ما هو ما هو نبي اصلا هو نبي يعني ما جاش شيء جديد ما جاش شيء جديد ما هو نبي أم أضفناش إحنا في الدرجة الأولى على فكرة إحنا في الدرجة الأولى مش في منمنع خروجه ومنمنع الدخول هو بالدرجة الأولى الختم يقصد فيه منع الدخول بالدرجة الأولى بشكل غالبا هدف الناس منع الدخول أدخلنا واحد جديد إحنا من الأنبياء خلاص هاي ختم الرسالات يعني هو من ضمنهم خلصنا هذا الكلام الآن مش موضوعنا هون فالآن المهدي واحد من الناس ولكن إذا في إنسان إذا في إنسان يصح إنه يقول إنه نقول مهدي فارغ لأنه لأنه للتعريف التعريف مش بس هو مهدي المهدي إذا في مهدي هو إذا في مهدي هو من البشر وليس بنبي اصلا مهدي من البشر وليس بنبي ليش يعني عمر بن عبد العزيز ما كانش مهدي عمر ما بخطاب مش مهدي مشك يا ما بتشوف مهديين ولا الشافعي مش مهدي لا يكون انت باتوا كيف؟ صنعة بتبعد عن مكة اكثر من 850 كيلو هوائي هوائي ومن هون لغاد كمان الف بسعة ساعتين ثلاثة بالنسبة لزمان بالنسبة لزمان لا في طيارات ولا, ولا غيره خارقة خارقة فعلا نوع فريد، تمام؟ طه قال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يرتد إليك طرفك ها نشوف هو اختلفوا من هو اللي عنده علم الكتاب مع إنه مع إنه رسالة وصلت اللي هو قال الذي عنده علم من الكتاب إنه أساس قدرته اللي راح نشوفها نابعة من وين من علم الكتاب إلا إيش مينه إلا شو بالزم يعني منه يعني القرآن ما ذكر منه ذكر الأهم من مينه إيش هو إنه في عندي قوة عفريت جن وجن لأنه واضح إنه الجن طاقة اقدره اكبر من الانس انتم لاحظوا اليوم احنا لاحظوا اليوم مثلا كيف لما بنحول الماده لطاقه تعطينا قوه هائله حولت الماده ومين اقرب لمفهوم الطاقه الانس ولا الجن الجن اقرب لمفهوم الطاقه احنا احنا الان بدنا قوه بنحول ايش لطاقه هذه الطاقه بتجدها بتقود ايش شاحنات ضخمه بسرعه هائله قوه هائله فواضح انه الجن اقوى ومش مش أي جن هذا عفريت تمام عفريت هيا بقول أنا بجيب لك قياب بساعتين ثلاثة الأخير المقام اللي معتاد سليمان عليه السلام يجلس فيه في الاستشاريات لأن واضح الاستشارة الآن قال الذي عنده علم من الكتاب إذا التركيز يجب أن يكون عندنا في موضوع علم عنده علم من الكتاب بهمناش مين لأنه في عنا قوة لأنه طب مين هو الجني العفريت شو اسمه البشر ها بصيروا بدهم يعرفوا فيه خلاص فهمنا انه يعني عفريت يعني مارد متمرد قوي ها قوة ها قوة ها, جن مش إنس ها يعني ها قوة قوه قوة بالنسبة للمخلوقات المكلفة هاي الانس والجن مخلوق المكلف بس خلاص ما طلبناش اسمه للعفريت إنما سبحان الله في موضوع الذي عنده علم الكتاب نعرف أنه لكن هنا الآية قا... لحظة بين القوة والعلم وكيف إنه في النهاية من اللي يتفوق العلم مين اللي يتفوق العلم القوة الجبروت العلم وإذا بدنا يعني نقعد إحنا وياكم نشوف مين أولاً ما فيش عندهم أي دليل مين ولكن يشتهر في كتب التفسير إنه اسمه آصف أو آصف مش قضية ناس بيقولوا آصف وناس بيقولوا آصف ابن برخيا ابن برخيا واضح مخذينها من أهل الكتاب واضح مخذينها من أهل الكتاب من أهل الكتاب ويبدو من كعب الأحبار ملاحظين قصص آصف آصف وآصف ابن برخيا ابن بوخيا مش قضية بتعني ناش والمراء هاي الملك بلقيس ولا بلقيس مش قضية ماذا نسكولوا بلقيس بلقيس مش مهم قالوا ملك ايش دليلكم انه ملك قالوا جبريل ايش دليلكم انه جبريل قالوا لا من الانس اطبعنوا من الانس قال من الانس وزير سليمان اصف وآصف طيب شو الدليل قالوا طيب رابوا عن الرسول لا صلى الله عليه وسلم طيب آه أجل رازي <تصفيق> الرازي المفسر المشهور قال لا هو سليمان هو سليمان اللي عنده علمه من الكتاب في بعض الناس اللي بمروا مرور سريع على مثل هذه اللفتات قالوا أصلا السياق لا يحتملوا يعني تجد أكثر من المفسرة لكن قال لك هذا الكلام كلام الرازي يعني مش صحيح لأنه السياق لا يحتملوا بس فكر فيه مضبوط بتيجي ليش؟ ليش نظلم الرازي؟ خلينا نحط كلامه ضمن الكلام المعتبر اصلا لأنه انتو لو بدكم تفهموا السياق كان دبرتوها زي ما بيدبروا غيرها انا اقول لكم كيف القصة يبدو خليني اتمنى قول الرازي الان مش اتمنى يعني بدي اقوله هو صح بس بدي اعبر عن الرازي شو قصده انه قال الذي عنده علم الكتاب يعني سليمان سليمان على ما يبدو اولا احنا بنعرف مية بالمية في الجلسة الموجودة بنعرف شل سليمان تعرفوا غيره والعفريت اللي هو مجهول تمام نعرف غيرهم في الجلسة طيب احنا متأكدين مية بالمية انه سليمان عنده علم من الكتاب لانه اصلا هون المقصود بالكتاب اللي هو جنس الكتب السماوية جنس جنس الكتب السماوية لانه الله كان يأتي الانبياء والرسل كتب الوحي هذا الوحي الوحي الذي يكتب الوحي على فكرة مش بس يسمع زي القرآن مثلا الرسول كان بيسمعوا من جبري الأوكان بيكتبوا كمان لأنه مش بس قرآن وكتاب كمان والانبياء السابقين مش بس تعليمات نظرية شفهية تقال للناس ويكتب ويكتب تمام هذا عنده علم من الكتاب أنه كتاب في ناس قال اليوم يعني قال قالهم ركزوا على قضية العلم بالذات ونسوا إنه من الكتاب ما يخدوش وقلو علم وبس هذا علم مأخوذ من وين من الكتاب أنه كتاب جنس الكتب السماوية هذا اللي اتينا موسى الكتاب وآت فلان الكتاب هو بس محمد يؤتيه الكتاب ولذلك بعضهم شو قال هو اللوح المحفوظ هو اللوح المحفوظ ما هو برضه حتى اللوح المحفوظ ما هو القرآن اصلا نزل من اللوح المحفوظ بشكل أول ما نزل الله سبحانه وتعالى نزله من الذات الالهيه الى اللوح المحفوظ بعدين نزل من اللوح المحفوظ الى بيت العزة ليلة القدر ثم تنزل به جبريل عبر 23 سنة هو الرسول اللي اوتي الكتاب بس واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل بشكل جنس الكتاب هذا فهذا عنده علم من طيب اوضح كيف ممكن يعني انه يكون على رأي الرازي ندافع عن الرازي يعني لانه لاحظ بعض المفسرين قال يعني هذا قال السياق لا يحتمله لا مش صحيح الكلام لاحظوا كيف السياق بيحتمله تماما سليمان بده هاي العفريت موجود والقوى المختلفة موجودة بشرية وغيرها ها سليمان يقول ايكم ياتيني بارشها قبل ان يأتوني مسلمين بده يبين الان كيف انه ما اوتيه فوق كل القدرات فهو نعمل ايش ايكم بدو يفحصوا منها مشان يوريهم مشان يوريهم ايكم يأتيني بالشيها قبل أي... طبعا من اللي قام منهم العفريت اذا العفريت ما له <تصفيق> <تصفيق> اكيد واقف ما مو مو يعني غصبنا عنه بدو يكون مؤدب وقف مليح ها؟ قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقاربك لاحظوا شو قال له بدي اقيم قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي اه قال سليمان وبعدين بعاليكم ليش مش سليمان أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هذه أبلغ قدرة ممكنة كانت آ أكبر قوة هي العفريت بقول لك أنا بجيبه يعني خلال ساعتين ثلاثة ما بشيك أنا أتيك به قبل أن تقوم من من من من مقامك. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك في دعي أحد يقول جيبه ولا هو قدامه فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر كيف يعني إذن السياق بابه آه شو اللي خلاهم لاحظوا هذا من فضل ربي فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي اذا مما تفضل علي به الله بشان اوريهم بش الانبياء كانت تقدم معجزات الأنبياء كانت تقدم معجزات ولا بس هذه مش معجزه لعلمكم شويه صغيره هذه مش معجزه هذه اقل من معجزه تمام قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر سليمان عم بتكلم سليمان اللي احنا متاكدين في الجلسه انه عنده علم كتاب فمن دون ما نروح لاي واحد ثاني فلذلك كلام الرازي ابدا مش بعيد انه يكون اذا قصد إذا قصد انه يبين للحضور كلهم بما فيه الجن حتى المسخرين اللي اللي بيقوموا باعمال خارقه انه سليمان اوتي ما هو اقوى من أقوى وافضل منه وتفضل الله عليه باكثر من هذا مين فيكم بجيب العفريت اكيد اقوى واحد قال له انا قال له انا لا اجيبه انت بتجيبه في ساعتين انا قبل ان يرتد اليك طرفك فلما مره طب لماذا ما لماذا ما كانش النص كالتالي قال سليمان انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ليش ما قالش قال سليمان اه ممكن اذا بدنا ندافع عن الرازي ممكن انه لو قال سبحانه وتعالى قال سليمان معناته معجزه معناته معجزه شو يعني معجزه لا تتكرر الا على ايدي الانبياء انتهى الموضوع أما كونه ينسب إلى علم الكتاب بدو يقول لنا إحنا يا بشر ديروا بالكم هذه مش معجزة هذه يمكن أنتم في يوم من الأيام توصلوها إذا بيكون عندكم علم الكتاب لأن الكتاب موجود إلى يوم القيامة الآن بالقرآن الكتاب موجود إلى يوم القيامة وإذا أنتم تستطيعوا تتوصلوا لقوانين من خلال الكتاب بصير عندكم هذه القوة وإلا لو قال قال سليمان كان خلص رفعنا ايدينا هذا معناته معجزه هذا معناته لا يتكرر اما قال الذي عنده علم سليمان ها هيك ممكن كان المقصود قال الذي عنده علم من الكتاب واخفى موضوع سليمان هذا اذا بدنا عن الرازي كلامه اذا منسجم تماما فيش اشكال اذا يا محترمين ممكن المقصود الرساله وصلت معناته معناته احنا البشر اذا اذا بنحاول نستفيد من العلم الموجود في الكتاب وأنا ملاحظ على فكرة أنه بدأت الأمور أسرار القرآن تتضح ممكن لقدام شوي تشوفوا العجب إذا علم الكتاب يسخر لكم الكون علم الكتاب بحلم مش بس مجاكلكم الاجتماعية والاقتصادية لا لا وكمان علم الكتاب ممكن يؤدي لتسخير كوني إحنا اليوم, إحنا اليوم صرنا قادرين قادرين انه في البداية الصوت انبثوا ونلتقطه بسرعة الضوء مش بسرعة الصوت الصوت بالراديو صلنا نو... نوخ ضوء نبسه بسرعة الضوء مش بسرعة الصوت بحيث انه اذا في ناس بلعبوا برشلونة مع بس بدي أبعدهم شوية يفرضهم بلعبوا بأمريكا برشلونة مع ريال مادر إيد يفرضوا انهم بلعبوا وين في أمريكا واحد من الناس اللي اللي دافعين اكثر بقعدوهم وين قدامه وفي تلفزيونات بتصور واجا لحظه ضرب ميسي الفطبل فاحنا بنسمعه إحنا بنسمعه إحنا بنسمعه في الدار هون قبل اللي في اخر الاستاد لانه ضربه الفطبل بتوصل اللي في اخر الاستاد بسرعه الصوت لكن اذا كان التلفزيون اللي بيصور قريب اللي دافع التكت التلفزيون بصور قريب بكل النب الضوء وبما انه احنا قراب من التلفزيون بنسمع الضربه قبل كان حدا بتخيل هالكلام انك انت تسمع الضربه في الملعب قبل اللي قاعد في الاستاد انت هون هون طيب فصر... بعدين صرنا ناخذ الصوره ونبثها ونرد نجمعها بسرعه ايش الضوء وهو الموجات الكهرومغناطيس سرعة الضوء انبث وننقص هيصرنا الآن العلماء بيبحثوا بيبحثوا المادة نفسها الاشكالية وين عند البشر انه احنا منحول المادة لطاقة منحول المادة لطاقة لكن ما عندناش قدر نحول الطاقة لمادة رجعها الآن جديد جديد بدون البشر يقولوا لا في واضح في علوم الفيزياء إنه الآن إحنا بإمكاننا بإمكاننا بس المسألة بيدها بحوث أكثر الآن وبعد عمله تجارب بإمكاننا نحول الطاقة لمادة يعني بمعنى آخر بكرة المادة غير الحية بالذات المادة غير الحية ما هو هذا العرش غير حي المادة غير الحية مثل ما إنا إحنا من من لحظه مننقط الصورة بثها في الهواء ومننقطها بالضبط زي ما هي زي ما هي زي ما هي مش هيك؟ بكرة ممكن يصيروا أي العلماء اليوم بيقولوا نعم علماء الفيزياء بيقولوا نظريا نعم وعمليا جربوها شوية في حدود بسيطة انه احنا ممكن الآن نصير في المستقبل نبث المادة غير الحياة نبث المادة وننقطها نرجعها وانتو بتشوفوا الخيال العلمي هذا افلام الخيال العلمي بيختفق من هون قال وببين هناك هذا وثبت انه كثير من افلام الخيال العلمي القديمة تحولت لواقع الآن وكثير اليوم من أفلام ديروا بالكم كثير اليوم من الأفلام هاي اللي بتشوفوها بسموها الخيال العلمي بتكون مستندها كثير من الأبحاث بنسميها خيال يا ما إشي كان زمان خيال صار واقع واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنا نتحدث في آيات من سورة النمل وعلى وجه الخصوص الآية 40 واللي قبلها ونتحدث اليوم إن شاء الله في اللي بعدها 41 قبل هيك نذكر شوية في الماضي أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين وجيد انه هون نركز انه هون المقصود مسلمين يعني مستسلمين مستسلمين تمام قال عفريت من الجن تحدثنا قال الذي عنده علم من الكتاب وتحدثنا والأولى انه من ركزش كثير من هو اللي عنده علم من الكتاب لأنه هذا يبعدنا عن الرسالة اللي بتفصلها هذه العبارة اللي هي ايش يعني أنه علم الكتاب ممكن يوصل الإنسان إلى قدرات فوق القدرات الخارقة المعروفة لدى سواء إنس أو جن إذن قال الذي عنده علم من الكتاب إذا هو كيف استطاع أن يأتي بالعرش على هذه الصورة الخارقة لأنه عنده علم من الكتاب الآن بهمناش منه وإن كان قلنا بأنه الرازي المفسر الرازي بيرى أنه سليمان وبيننا كيف يعني توجيهها انه ممكن يكون سليمان هذا تحدثنا فيه ثم آخر شيء كنا نتحدث في انه الآن في بحوث في بحوث علمية أنه تحويل الطاقة لمادة لأنه إحنا ببساطة منحول المادة لطاقة منحول البنزين لطاقة عبر الحرق مثلا منحول الخشب لطاقة الفحم الحجري لطاقة إذن تحويل المادة لطاقة هذا من مرسو لكن طيب التحويل الطاقة لمادة هذا فيه دراسات مطولة لكن الآن كل المؤشرات تقول انه من الناحيه النظرية يمكن تحويل المادة الطاقة لمادة لانه واضح انه من الصيغ اللي ممكن تكون في ذهن البشر انه كيف ممكن الاتيان بهذا العرش القضية مش متعلقة بقوة القضية مش متعلقة بقدرة لان عفريت من الجن قال فسرنا عفريت ومن الجن اذا المسألة اذا كانت متعلقة بالقدرات الجسدية وسرعة الحركة وسرعة الحركة هي توفر العفريت من الجن وكان بياخذ معه وقت شوية لكن في موضوع علم الكتاب طالما أنه قضية متعلقة بعلم الكتاب معناته المسألة ما إلها علاقة بالقدرة الجسدية اللي موجودة عند عفريت من الجن أو غيره وقلنا أن الجن هم عبارة برضو أقرب لمفهوم الطاقة من الإنس وبالتالي قدراتهم هائلة بالنسبة للإنس اذا القضية لها علاقة بعلم الكتاب معناته بيرسل لك رسالة أنت المسلم الكتاب فيه علوم ممكن توصلك لتسخير تسخير قوى الكونية من بعض الصياغ اللي ممكن بطرحها البعض ليفهم الموضوع إنه هل هو تحويل المادة غير الحية تحويل المادة غير الحية لطاقة ثم استرجاعها اليوم قلنا إنه إحنا في عندنا قدرة على أنه نبث الصوت ونرد نجمعه بسرعة هائلة سرعه الضوء نبث الصورة ونرد نلقطها نبث الرائحة ونرد نلقطها طب والأجسام ما هي الأجسام في حد ذاتها على فكرة إذا كان الكرة الأرضية كلها على بعض كلها على بعض لو اتصلت الالكترونات بالنوى وهذه قضية سبق لفتنا الانتباه إلها لو اتصلت الالكترونات بالنوى في الذرات الكرة الأرضية بحجمها هل قد سبق مرة في ناس قالوا لي لا هل قد وقلنا ماشي شلحها هاي الكرة الأرضية هذه هي المكونات المادية بس وللباقي ايش الباقي ايش فراغات او مجالات طاقة بس هذا هو وبالتالي ايش السر في قضية ممكن تحول انت المادة لطاقة ثم تنقلها بسرعة الضوء ثم تجمعها لكن اللي حصل واضح انه مش مهم كيف الآن إنه نتيجة علم الكتاب خلينا شوي في موضوع الكتاب طبعا واضح إنه المقصود بالكتاب هنا اللي هو جنس الكتب السماوية اللي هو الوحي إحنا بنعرف إنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الايمان بالله ملائكته كتبه ورسله كان ممكن واحد يقول طب رسله تكفي بتسد عن كتبه رسله لانه يعني محمد صلى الله عليه وسلم رسالته تتلخص بايش رسالته تتلخص بايش بالقران والسنه تمام طب اذن ليش كتبوا الايمان بالله ملائكته كتبوا رسل لأنه كلمه رسول شو بتعني شو بتعني رسول مرسل مرسل اليه رساله رسول اربعه زي قتيل شو بتعني قاتل ومقتول وفعل القتل قاتل ومقتول وفعل القتل مثلا بشيك هون رسول مرسل مرسل إلي رسالة والرسول طب لا إيش الكتب ما هي الكتب من ضمن الرسالة من أجل ان توصلك برضو رسالة بتقول إنه الأنبياء كانوا يعطوا كتب جزء من رسالتهم كتب يعني جزء من, من رساله الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب وجزء منه اللي هو القران وجزء منه شفاهي كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم شفاهي مشافه وحي مشافه يعني الصلاه مثلا الصلاه صلاها الرسول وحي صلاها فعل وحي فعل هذا وحي واحيانا سلوكه وحي تمام لا الرساله مش بس انه ببلغ شفوي او بفعله وسلوكه لا وكمان في كتب وهذه الكتب فيها أسرار هذه الكتب فيها أسرار بما أنه بتكلم مع المسلمين الآن في القرآن على علم الكتاب معناته لازم يكون يذهب ذهننا وين للقران ان القران القرآن ككتاب ولاحظوا في تفرق القرآن عم بفرق مثلا ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين الكعيات الكتاب وقرآن الكتاب من جهة كونه مكتوب وقرآن من جهة كونه مقروء بيختلفوا عن بعض كونه مكتوب أو مقروء كل واحد بيعطي معنى زائد طريقة الكتابة اختلفوا فيها العلماء كتابة المصحف هل هي توقيفية يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا أنه كان الدخل هذا اللي من مين له ولدينا الأدلة عليه وهذا هو قول جماهير العلماء إنه توقيفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا وذلك بتلاحظوا القرآن الكريم طريقة كتابة الكلمات طريقة كتابة الكلمات فيها أسرار وبالتالي القرآن كتابته لا يقاس عليها يعني هو معظم ألفاظ القرآن ضمن الكتاب اللي بنعرفها نحن القياس والاستلاح والاصطلاح لكن في كلمات تكتب بطرق, بطرق مش مفهوم ليش مش مفهوم ليش وراها أسرار فإذا مش بس قران لأنه أنت المعنى الذي تأخذه من خلال السماع خلال السماع بيختلف أحيانا شو يعني بيختلف زيادة مثلا في أسرار جديدة خلال الكتابة ولذلك احنا. سبق ذكرنا وجه السرعة بس فيما تعلق بالقرآن لابد أن نعرف أنه طريقة كتابة القرآن لابد من التنبه اليها إحنا كمسلمين المسلمين عبر 1400 سنة بتكلموا عن إعجاز القرآن وما بحثوش تماما في إعجاز الكتاب جديد بدات المسألة تتحرك في موضوع إيش إعجاز الكتاب لماذا كتب بهذه الطريقة وكذلك ننجي المؤمنين لماذا حذفت النون؟ في قضية ايش يونس عليه السلام وذ النون اذ ذهب مغاضبا فظننا ان لن نقدر عليه يعني نضيق فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ها؟ المهم المهم فنجيناه من الغم وكذلك ننجي هذه كيف مكتوبه نون جيم يا طب ليش طب ليش انتم ممكن في المصحف تشوفوا فوق كمان نون مكتوبة صغيرة هذا هذه اضافات منا احنا للتوضيح اما في اصل النص مكتوب نون جيم يا بس جي بشكل ا ولا غريب والغريب, والغريب انه النون التي لم تكتبون والله يتكلم عن ذنون نون لاحظوا وذنون عن مين الكلام عن ذنون نون حذفت النون, حلفت النون. وكذلك ننجي و... تمام ولما جينا لنون والقلم وما يسطرون وإذا قصة يونس موجودة باختصار كمان مرة في سورة نون والقلم وإذا به فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب, كصاحب الحوت والمقارش ذنوا صاحب الحوت صاحب الحوت طب في فرق بين ذو وصاحب أكيد في في فرق بين ذو وصاحب تمام آه طيب في كمان في صورة نون والقلم يسترون بينذكر كستو كمان مرة ثم تجد مثلا كلمة إلياس مكتوبة إلياس زي ما بتكتبوها انتم بالضبط لكن لما أجب بدو عليه شو قال سلام على إلياسين فصلة إل فصلة إل طبعا لم تفصل في في لفظة إلياس مكتوبة إلياس إلياس زي ما بتعرفوها بعدين فصلة إل ياسين ليش الكتاب بهذه الطريقة آه. هذا لابد من التنبه له ومحاولة استكشاف أسرار الكتاب سواء كان فهو كله في المعنى على فكرة المكتوب مشان يدلك على المعنى سواء كان المكتوب الدال على المعنى أو المعنى المأخوذ من اللفظة إذن أنت ممكن تأخذ المعنى من اللفظة أو كيف كتبت اللفظة ودلك على أسرارها معناته هذه الخارقة اللي حصلت هذه الخارقة اللي حصلت مش خصوصية لنبي ورسول حتى تكون معجزة لا تتكرر وإنما هي منسوبة إلى علم الكتاب معناته وصلت الرسالة إيش الرسالة اللي وصلت وصلت الرسالة إنه هذا الكتاب اللي بين إيدكم باعتباره إنه من جنس الكتب الموحى بها والقرآن على رأسه قلنا فيه أسرار لذلك احنا مثلا لفت انتباهنا مش ضروري الآن مش موضوعي الآن استفيض انه مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي الذكر لاحظ أكثرها إيش مثلا ألف لام را كلهم بعدها كتاب كتاب كتاب كتاب ألف لام را الستة وألف لام مرا را اه اه لكن لاحظوا مثلا غلبت الروم في الف لام ميم غلبت الروم ما فيش قران مشيك. قاف والقران صاد والقران الف لام ميم ذلك الكتاب الف لام تلك ايات الكتاب كله في الموضوع لكن لاحظوا لكن لاحظوا فقط تقريبا زي الف لام ميم غلبت الروم طيب وايضا بتلاحظوا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ وكانه هاي كافا يا عين صاد إلها علاقة بموضوع اللي طرحه. اللي طرحه يحيى عليه السلام زكريا عليه السلام وعرض مشكلته إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وهن العظم مني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيه واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكباريعتية عرض اشكالية يا عين صاد ذكر رحمة ربك ايش انه معناته هون سر معناته في سر مش زي باقي الفواتح يا عين صاد ذكر موضوع يحيا لما رفع ايديه وعرض مشكلته وانحلت معناته هذه الحروف الخمسه الخمسة ممكن إلها سر. إحنا بحثنا في الموضوع في ناس بلومونا إنه نقول منقول إنه مش وقته الآن لأنه مش كل شيء مش معقول يعني دائما إن نحيد عن التفسير اللي إحنا فيه ونروح لمواضيع ثانية لو إنه موضوع اليوم كفاية عني كان ممكن نشوف شو ممكن يكون وراها سر له علاقة بالمشكلة اللي عرضها بس أنا قصدت إيش مشان نستثير التفكير واحنا نتعامل مع الكتاب ما بكفي فقط قرآن وملفوظ كيف مكتوب قال الذي عنده علم من الكتاب إذا الاولى إيش نقول الكتاب اللي هو جنس الكتب السماوية هاي لأنه آتى موسى الكتاب صلى الله عليه وآتى محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وآت الكتاب مش فقط القرآن هو الكتاب تمام حتى موسى عليه السلام نزلت الألواح مكتوبة مكتوب شو الألواح نزلت مكتوبة، نزلت مكتوبة الألواح. طيب. قال الذي عنده علم من الكتاب، إذا الموضوع موضوع العلم أقوى من القوة اللي عرضها العفريت في القدرة على المجيء. إذا مسألة العلمية هون، والمسألة العلمية تتعلق بالكتاب. طب معجزة هاي، معجزة هاي، إذا كان المقصود بالمعجزة دائما إثبات النبوات. فما يستمد من القرآن الآن أو في المستقبل من قوانين كونية ما هي معجزة, يعني معجزة؟ ما هي إثبات سيكون على النبوة أكثر وأكثر إثبات على النبوة أكثر وأكثر فلما يستمد من الكتاب فيكون فوق, فوق القدرات المخلوقة للبشر والجن معناته لما بيكشف لك أسرار كونية قبل أوانها هذا إذن إعجاز ودلالة على النبوة فهي إذن خارقة وهي إعجاز ولكن ليست معجزة مما لا يتكرر لا ممكن تتكرر إذا قدرنا نعرف أسرار الكتاب اللي هو القرآن إيش قصدت من كل هالكلام قصدت من كل هذا الكلام إنه لابد المسلمين إنه آن الأوان إنه يستلهموا من هذا الكتاب الرباني اللي ممكن فيه عطاء غير محدود في فهم مش بس القضايا متعلقة بالاجتماع البشري وكمان فيما يتعلق بالكونيات وغيرها مش زي ما بزعموا بعض الناس انه هذا كتاب ما جاء مشان يكون كتاب في الفيزياء والكيميا من مين قال لك انه ما فيش اسرار فوق هذا كله هذا ممكن يكون فيه قوانين الكون كلها مدخرة بمعادلات وفي مؤشرات على الكلام على فكرة في مؤشرات واللي بيؤمنش بهذا مش رح يوصل اصلا هذا كتاب تبيانا لكل شيء قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك شرحناها ولكن إيش يعني معنات يرتد اليك طرفك يرتد اليك طرفك ممكن تحتمل أمرين هي ممكن تحتمل أكثر من أمرين بس إحنا بدنا نركز على اثنين في قضيه إما المقصود أنا لما بنظر لأي شيء لما بنظر لأي شيء وبترجع لي معلومة إنه هذا أحمر هذا أصفر هذا شيء اذا لما برس بصري انا فبرجع لي معلومه هذا ارتداد طرفي هذا واحد صيغه صيغه في معنى يرتد إليك طرفك لما بوقع البصر على الشي فيرجع معلومه شو يرجع معلومه يعني اعلم ما هو تمام فاذا رجعت لي معلومه يقول لك بشك او لما أغمض عيني لأنه لما أغمض عيني بعد ما كان بصري مرسل شو يعني مرسل انا مطلقه بغلقه خلاص ارتد الي ما عادش يرى شيك اذن هي قضيه طرفه العين يعني اغلاق العين اغلاق العين هذا ارتداد الطرف ارتد اليك طرفك ليش سمناه ارتداد لانه بعد ما كنت مرسل بصرك في النظر تغلق شو بيصير خلاص ارتد بصرك اليك ما عدتش تبصر ارتد بصرك اليك اذن بمقدار ايش الرمشه قد ايش بيحسبوها الرمشه بالثواني آه الان احنا مستغرب طبعا احنا منستغرب الان لكن قلنا انه اليوم على ضوء المعارف العلمية ما عادش شيء مستغرب شو راح يكون بعد مئة سنة مثلا على ضوء التسارع الان وضربنا لكم مثال في اللي بضرب الـ الـ الكرة في, في امريكا آه احنا بنسمع جنب التلفزيون قبل اللي قاعد في الاستاد لانه الصوت بوصل قاعد في الاستاد بسرعة الصوت وبوصلنا احنا طب مين كان يصدق هذا الكلام لو قلنا للناس قبل مائة سنة، بلاش قبل يعني ألف، قبل مائة سنة، مئتين سنة إلى إذا احنا هذه الآية عالجناها سابقا إذا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك قبل أي تدأ إليك ترفق فلما رأه مستقراً عنده. طيب، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر ومن كفر الله غني عن بشر ومع ذلك كريم ما بتلاحظون بعطي الكفار بيعتي ولا بيعتيش بيعطي الكفار وبوعتي المنكنين وبوعتي المجرمين ومن كفر فإن ربي غني أو شيء غني عن إيمانكم من أصله غني عن ايمانكم من اصله لو ان انسكم الى اخره مش كريم تصور كريم ومع ذلك بتجدف في الدنيا يعطي الكل مش قضيه ممكن بالعكس ممكن مر... مرات انسان تقي محروم يبدو وغني مبسوط له تمام طيب قال من اللي قال سليمان عليه السلام نكروا لها عرشها إذن فلما راه مستقرا عنده إذن العرش ما له الآن موجود نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون لحظة نكروا لها عرشها إذن معناته بدنا نغير بعض المعالم بعض المعالم في العرش هذا تنكيره هذا تنكيره نخفي معالم معينة عجيب هذا الكلام نخفي معالم معينة ننظر اتهتدي شوف اذا معناته التنكير شو القصد منه التنكير شو القصد منه اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون تمام التنكير لأنه لو لو كان العرش أمامها مثل ما هو لحظة لو كان العرش أمامها مثل ما هو ما بعطيش الفائدة والحكمة من جيب العرش ونحطه من, من كلها هيك عرشك نفس السؤال هكذا عرشك بدها تقول شو متقنين متقنين أنتوا أتقنتوا بالضبط يبيصير يخطر في بالها ممكن يخطر في بالها انه ناس خصوصا ها اعطوا الاوصاف وتم صناعته بالضبط اليوم الصينيين اعطيهم عشب القيز بعطوك زيه بالضبط الصينيين <تصفيق> تمام ايه <تصفيق> بيعنيش اشي انه زيه ولو كان امامها ايش هو العش نفسه لو كان امامها هو العش نفسه مش راح مش يدلها مش راح يدلها على المعجزة تماما عفكرة ممكن يخطر في بالها انه مقلد تقليد بالضبط وخصوصا هم شو قالوا لها هكذا عرشك زي هيك مش هذا زي هذا عرشك مع انه منكر في بعض جوانبه الان نرجع لمنكر مع انه منكر في بعض جوانبه شو قالت كانه هو نسخه طبق الاصل وهو منكر هو منكر ولا مش منكر ومع ذلك شو قالت كانه هو يعني لا زاد ولا ناقص تضحك على مين انت طبعا منكرينه. نحن منكرينه. بشيك شو قالت هي كانه هو تمام طيب اذا نشوف ايش يعني ننظر أهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون أول شيء، مين اللي يهتدي وما يهتديش طيب اليوم طبيبين متخصصين التخصص نفسه درسوا الدراسات نفسها ليش في ناس ليش طبيب تلاقي يهتدي والثاني لا طبيب مبهور مبهور بالدورة الدموية ومبهور بخلق الانسان هذا البنكرياس ووظيفته هذه الرئتين هذه <تصفيق> هذا الغدد كذا هذه الغده كذا هذا كذا هذا كذا شيء قد ما نوصف ابداع في ال... طب في ناس بتفاعلوا على طول مع هذا وفي اطباء كيف لك وين مش شايف مش شايف. يعني مش شايف خالق انت مش, مش شايف بالمضة هذول الناس هذول الناس بدهم الخالق ينزل ويتشخص قدامهم وكلهم انا هاي ايني يعني مش قادرين تشوفوه انتم وتعرفوا صفاته بالكامل صفاته من خلال خلقه بتقدروا يعني تعرفو ايش بريد كمان ايش بريد منكم الرسائل اللي مرسلها هنا لكم في كل صغيرة وكبيرة من حولكم بتقدروش تتوصلوا لصفاته والرسائل اللي بيرسلها إلكم وما بيحبه وبالشبكة والتفاصيل هاي كلها في الخلق نفسه إذا في فرق بين الإنسان انتبهوا الإنسان الذي يرى أي شيء فيدرك ما وراءه من رسائل وإيش بيدل على على إيش مش موجود في مش موجود أمامها على إيش بدل مرات بدخلوا بعض الناس بدخلوا بعض الناس مثلا في متحف يجوز على فكرة في اللغة متحف ومتحف لانه في ناس بيقولوا مش صحيح متحف لا هي صحيح متحف وصحيح متحف الثنتين اه لحظه بتدخل المتحف او المتحف بيكون في فنان عبقري واحد فنان زيه بمرقوا هالناس بتفرجوا على لوحه بضلوا مارقين بضلوا مارقين ما حدا منتبه لكن هذا بقول هذا الفنان في شغلات هيك بعطي رسائل قاعد. هذا بعطي رسائل لذلك في ن... اليوم كان صاروا يتكلموا عن قضية مثلا انه ليوناردو دافنشي لما رسم الموناليزا حط فيها رسائل قالوا قال عن قاعدين بدرسوا شو الرسائل ليوناردو دافنشي بعثها للناس من خلال الموناليزا مخبية شغلات هيك مخبية رسائل مين الرسائل بين لمن للفهمانين للي ممكن يعني يلحظوا, يلحظوا. مش اللي مرور هيك ها؟ على اشياء يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وبظل مارق ها شو وراها من رموز هذه الرموز ايش تقول ايش تقول ايش تقول فاذا اذا البشر بيلاحظوا مين اللي بيهتدي في ناس بيهتدوا في ناس ما شو يعني في ناس كل رساله موجوده في الكون بيلاحظ فيها عظمه الخالق وابداعه وايش بتعني هذول اللي بيهتدوا هذول اللي بيهتدوا كل الناس بتشوف الشمس الشمس موجوده كل الناس بتشوفها فيش مجال يؤمنوا ويكفر ويهتدوا ما يهتدوش يهتدوا ما يهتدوش يكفر ويؤمن وفي قضية وجود الشمس ما بيكفروش ولا غيره ومطرة الدنيا خلاص مطرة الدنيا ما بينه فيش حدا بقدر يكفر وإلا يطلع يشوف يسبح برا تمام لكن شو الفرق بين بيهتدوا وبيهتديش اه الظواهر هاي الظواهر هاي شو فيها رسائل ولذلك النفوس الزكية اذا بتلاحظوا هي التي أينما نظرت ترى الله وبتفعل يرى الله في الزهرة يرى لما بتت بتفتح النبات يرى والطفل بينولد يرى يرى, يرى يرى يرى يرى يرى يرى وبكون فكرة عن الخالق العظيم هذا اللي بيهتدي فإذا إحنا بدناش نحط خدامها إيه العرج زي ما هو يفهمها هذا ما بيدلش إنها بتهتدي ولا ما بتهتديش بدل تهتدي ولا, ولا؟ العرش لحظة الآن العرش وهذا أكيد للي ب بدرس التاريخ لأن العرش بمثل الملك وكان يكون في فخامة فتسجل فيه بكون مسجل فيه على فكرة أهم رموز العقيدة أهم رموز العقيدة مسجلة وين وعلى فكرة وهذا أصلاً في الآثار ببين في عدة أمم. العروش الملوك هاي تسجل فيها رموز العقيدة واساسيات الاعتقاد وفلسفتهم وين بتكون رموزها هاي كلها رموز موجودة في العرش شيء طبيعي إنه الملك اولا الملك أولا تمام ولحد الآن في الأمم إذا بتلاحظوك كثير من الأمم أعلامها رموز لعقائدها أعلامها رموز لعقائدها تمام التفاصيل طيب نكروا لها عرشها اذا معناته التنكير هذا للعرش بده يكون على فكرة عن معرفة تامة إيش المكتوب في العرش وإيش الرموز شو بده ينكر معناته بده يطمس شيء ويخلي شيء من خلال هالكلام ببلغها الرسالة بتصير متأكدة أنه هذا العرش لأنه في خطة في التنكير لأنها أول ما تنظر على فكرة قال نكر ولاها عرشها ننظر أتتدي أم تكون من الذين لا يتدون فلما جاءت قيل لها أها كذع قالت شوفها ما استخ ما استخدم الفاء فقالت يعني القضية مش فورية وانت قالت هل قاعدة تتأمل هي وهي مراد ذكية لما قالوا لها ها كذع شوكي تطلع الآن وهي تنظر للعرش شوف إذا استخدم قالت قد إيش أخذت في الفترة الزمنية ندريش لأنه ما استخدم حرف العطف اللي على الفورية الفاء هكذا عرشكي فقالت كأنه لا هكذا عرشكي قالت نظرة المرأة إذن التنكير لأنه ضمن خطة مش والله نكروا لها عرشها اطمس اطمس هيك يعني لا لا لا لا, لا. هاي عقيدتها وهاي التفاصيل إحنا من, من نكر أشياء فهي بتاخذ الرساله من من الاشياء اللي ابقاها والاشياء اللي اخفاها الأشياء اللي أبقاها ما تمصهاش والأشياء اللي اخفاها من خلال ابقاها واخفاها رسمت منها الرساله شو فهي فهمت طلعت على فكرة من اللي بيهتدوا وادرك تماما ادركت انه هذا العرش هو ليش هو لانه لو جابه كصوره زي بالضبط ما بيعنيش انه هو لكن هذه الطريقة هي عارفه إيش عقدتها عارفة إيش عقدتها وعارفة إيش الرموز الموجودة فيها وأخذت الرسالة من التنكير هون قمنا هون حطينا وهي اصلا سامعة بسليمان وخوارقه من أصله هي ما هي بعثة رسل اصلا مش بعثة رسل قبل مش قلنا قيس قبل ما وإن مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون المرسلون شو رجعوا قالوا لها ما بتحدث الناس اصلا بعجائبه. يا عارفة عارفة انه له عجائب طب شو بده يعرفها انه هذا العرش هو الان الصيغ الموجودة على العرش ومنكره بذكاء يخفي شيء ويظهر شيء بيعطيها الرسالة ادركت انه هو ادركت انه هو ولذلك شو قالت كأنه هو مع انه منكر ليش؟ لأن هي أصلاً عارفة شو اللي مخبأ يعني هي عارفة عرشها وعارفة الرموز ال عندها وفي إشي مطموس وفي إشي ظاهر معناته لما شافت الظاهر عرفت المطموس إيش بالضبط أدركت إنه هذا هو عرشها بكل تفاصيله ورموزه إنه هو وقالت له إنه هو وين قالت له إنه هو لا أعتقد بتشوف وين قالت له إنه مش كأنه هو لا هو من خلال التنكير ديروا بالكم وإنما كانت ممكن تعرف هو إنه لمجرد أنه بشبهه لمجرد أنه بشبهه إذن قال نكروا لها عرشها بدنا نشوف من أي نوعية من البشر هي اللي بتقدر تفهم تهتدي من الرسائل اللي بنرسلها ياها إذن مرتبط هدايتها وعدم هدايتها بالتنكير نكروا لها عرشها هننظر أنت اهتدي أم تكونوا من الذين لا يهتدون تلقطها ولا بتلقطهاش، تلقطها تأخذ رسائل ولا لا تأخذ انتبهتوا كيف هي قالت له على فكرة انبلهو اه كي وين قالت هكيت منشوف هكذا عرشكي قالت كأنه هو اذا هي على فكرة بتقول هو بالضبط مع انه منكر لانها اصلا عرفت شو المطموس منين عرفت شو المطموس من الشي الظاهر شو علاقه المطموس بالظاهر رسائل ارسلها سليمان الها بيناقشها بعقيدته لها في الموضوع تمام طب ومنين نعرف انو هي قالت له لا انبله وعرفت انو عرشها اجا هون هون بدنا نقرا الان تتمت كلامها والغريب انه تتمت كلامها مع انه ايه واحده الا انه بعض اهل التفسير جعلوا الكلام اللي بدنا نقراه قال من كلام سليمان طب وين سليمان اصلا اصلا قيل لها قيل انو اللي قال مش معروف سليمان ولا جماعته شك فلما جاءت قيل قيل انو اللي قال لو قال فلما جاءت قال يفترض انه اللي قال سليمان لانه هو مذكور في النص اصلا كله اما فلما جاءت قيل أنه اللي قال اصلا هكذا عرشك قالت كانه هو الان الكلام اللي, اللي يبدو التبس وجعلهم يقولوا انه قال التفات وانه سليمان قال بيحكي هذا كلام غير صحيح اصلا وله محتمل في اللغه مش صحيح طالما أنه الآية متصلة الكلام المرأة متصلة بدنا نفهمه كلام المرأة شو قالت وآية واحدة قالت كأنه هم العلم من قبلها وكنا مسلمين عارفين شو يعني حتى أوضح لكم أكثر ليش التبس عليهم الامر خليني شوية أغير في الآية قالت كأنه هو وأوتيت العلم من قبلها وكنت مسلمة لو تحدثت بهذه الصيغة كان ما بقعدوش يفسروا يقولوا هذا من كلام سليمان بس كأنه لما تكلمت بصيغة الجمع ما استوعبوش برد بعيد أهكذا عرشكي قالت كأنه هو وأوتيت العلم من قبلها وكنت مسلمة هي اصلا ملكة عم تتكلم بصفتها ملكة سنين هي بتتكلم برضو عن جماعتها بتتكلمش عن نفسها لأنه اصلا رسالته ما قالهاش تعالي انت قال وعتوني مسلمين مش المقصود هي ألا تعلو علي مش على الله هذا موضوع خضوع إلهم إلو الآن سلطانه ألا تعلو علي واتوني مسلمين هذا خضوع استسلام لملكه وسلطانه ممنوع تكونوا أنتوا على رقاب البشر والناس وضلوهم حكينا فيها فلو قالت واتيت العلم من قبلها وكنت مسلمة كان فيهموها تمام طب شو بيمنع تقول المرأة عنها وعن كل هي أصلا ملكة وبتكلم في صيغة دعم الملوك في صيغة إيش التفخيم والجمع وبعدين هي بتمثل قومها أصلا وهم جاي, جاي معها وافد كبير فهي بتقول وأوتن العلم من قبلها وكننا مسلمين يعني يعني لحظه كأنه هو ومن قبل هذه الحدثة من قبل هذه الخارقة من قبل هذه الآية محنا أصلا عارفين عنك ومجينا مستسلمين شو المطلوب إذا هي اعترفت إنه هذا هو كمان مرة قالت كانه إذا يفترض ما يجوز اطلاقا أن نقول كلام غير كلامها هي مستمر في آية واحدة ليس لا نقعد نروح نقول سليمان مشتر من الاصل الأصل تخذ الكلام أنت كما هو هي بتقول لما قالها قالت هكذا هو أدركت أنه هو شو قالت وأتينا العلم يعني العلم وصلنا حولك أنت وخوارك قبل هالحادثة قبل هالخارقة قبل هذه الآية اللي تعرضها علينا إذن هي أدركت إنه هذا عرشة وهذه آية وهذه خارقه واصلا خواركك ما إحنا منعرفها من قبل هذه الحادثة أصلا خواركك إحنا عارفينها قبل هيك وإحنا اصلا شو مجيبنا إلكم مستسلمين ما إحنا جيناك من الناس مستسلمين وعارفين ان عندك خوارك اردك أقراها ونشوف إنه المعنى هيك تمام شوفوا قد وقالت له لا هو عرشك هو عرش كمان مرة هكذا أرشكي قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين إذن لمحت له كمان مثل ما لمح لها بالتنكير لمحت له بأنه من قبل هذه الخارقة ما إحنا أصلا عارفين منعرف عنك وإحنا شو مجيبنا ما إحنا مستسلمين مستسلمين طب الدليل إنه مسلمين يعني مستسلمين إلو لاحظوا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين يعني معناته صار عندها لحظه صار عندها توجه الإيمان صار عندها توجه الإيمان توجه الإيمان ولا شو معنات صدها فكرة الصد هو ايش الصرف بشدة الصد يعني يعني أقوى الصرف ولا الصد يعني تصرف عن الموضوع ولا تصده الصد اذا فيها ايش اذا بتلاحظوا شدة اكبر صرف ايش مع شدة صرف فهي الان صار عندها توجه داخلي تسلم منين عرفنا انها صار عندها توجه تسلم الان مش الخضوع مش اسلام الخضوع مش لسليمان الآن بدأت لا سليمان الان بدت تسلم لالله صار عندها بدأ صار عندها بس هذا الكلام مش سهل انسان ينسلخ عما عم اعتاده حسب ما تربى لذلك القرآن شو قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إذن شو اللي جعلها تنصرف بشدة بعد ما صار عندها توجه لأنه أصلا لو ما كان في عندها توجه ما بيقول صدها لأنه الصد وين تبكون لما بصير توجه فبنصد شو اللي صدها شو اللي صدها ما كانت تعبد ليش إنها كانت من قوم كافرين معناته كيف تربى الانسان كيف تربى الانسان وكيف نشئ الهدى له دور كبير في صدوا عن الاعتراف بالحقيقه له دور كبير في صدوا عن الاعتراف بالحقيقه ايش كيف تربى الانسان التربيه السابقه لاحظوا إذن تعبير الايه قديش واضح في هذه المساله وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين اتربت بهذه الطريقة تصور مفتحة عينيها وهي أهلها بعبد الشمس والكواكب والتفاصيل هاي كلها المعجزة هاي جعلتها تتجه نحو إيش ما هي أصلا سائلة عنه وعارفة و... فالآن بدت ف... عبادتها السابقة صدتها وهذا بيحصل مع كثير من الناس اللي بيقتنعوا إنه الإسلام دين حق ما بيقدرواش يعترفوا، ولذلك أستاذ محامي مرة بيحدثنا يقول المحامي الفلاني كان هذا يعني محامي مسيحي من رمالله رمال أقوى محامي في البلد كان عمره في السبعينات في حينه بروينا المحامي أخونا بقول قال بقولي لي المحامي المسيحي شو بقول للمسلم بقول يا فلان أنت بالظن أنه كل هالتشريعات هاي اللي في القرآن ممكن يصنعها بشر من اللي بحكي وتنسوش إنه محامي شو يعني محامي؟ يعني بدرك بالضبط التشريعات كيف تطورت عبر التاريخ بدرك كيف التشريعات تطورت عبر التاريخ وبالتالي ممكن يتأثر بالإعجاز التشريعي أكثر من تأثر آخرين مثلا بإعجاز علمي أو غيره لأنه هو متخصص وهو كان فهمان ومتعمق بالذلاب فمدرك تماما انه مش معقول هذا الكلام حسب ما درسوا في في المحامة والتطور التشريعات والتفاصيل هذه كلها ما يعقل واحد يعني قبل 1400 سنة شو ما يكون عبقري في مكة وغيرها والجزيرة العربية ولا حتى في بلاد الرومان واليونان وغيرها انه يأتي بها التشريعات هاي ما احنا بنعرف التشريعات كيف تطورت بنعرف التشريعات كيف تطورت عبر آلاف السنين ها فبيقوله للمسلم المسيحي بيقول للمسلم ها انت بالظن يا فلان انه هذه التشريعات من صنع بشر مش ممكن شو رد عليه المسلم قال له طب ما تسلم وتخلصنا شو رد عليه شو رد عليه قال له يعني بدك اياني سبعين سنة مسيحي واخرتها أسلم عجيب الإنسان بالكم سهلة الانسلاخ بها الطريقة هاي ليش أبو طالب ما هو كان من جوا مؤمن من جوا ابو طالب كان من جوا مؤمن انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون آه في اشياء بتصرفهم في اشياء بتصرفهم وبالتالي في طريقه الدعوه الى الله مش دائما فقط تكون قوي في قوي في في حجتك ما بكفيش تكون قوي في حجتك في شغلات ثانيه الصداقه والاستئناس والكذا والقرب والتفاصيل هاي كلها وتسقط حواجز الحواجز لأنه حواجز البغض على فكره والتفاصيل هاي او الوحشه والغربه غريب عنه بيستوعبش منك منيح مين اكثر ناس بيأثره الاكراب الاكراب اذا بدك تغير اي حزب من الاحزاب في تفكيره غير الراس انت بس لأنه الراس بيحبوه وجاهزين يعني وين ما راح يروحوا وراه لأنه مش كل الناس تقدر تقيم الافكار وبتمشي على اساس قناعات بدك تغير غير الرؤوس اللي فوق غير الروس بتغير الاذناب المهم و... انتبهت لقصه هذا بدك يعني, يعني سبعين سنه وبعدين في النهايه اسلم تمام آه وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين اذا مش صحيح إنه البيئة بتأثرش لا البيئة بتأثر البيئة بتأثر البيئة بتأثر وبالتالي لازم ندرك تماما إنه البيئة بتأثر ولكن في مسائل على فكره مثلا تعالوا للمسيحيه والاسلام موضوع المسيحية والإسلام في قضايا تجعل المسيحيين أسرع مثلا من غيرهم في الإسلام ليش؟ لأنه في أشياء من اللي كانت في نفوسهم سابقا لهم احنا بس بدها تعديل بسيط هي بتضلها موجوده مريم ولدت بدون رجل هذا زينه مريم عليها السلام عيسى عليه السلام انتبه انتبه تقول ولد بدون اب نفخنا فيه من روحنا شوفها يعني بيلزم بس تغير هون هون غير فلذلك اسهل المسيحي اسهل المسيحي من غيره انه يسلم يسلم لانه كثير شغلات القران اذا بتلاحظ حتى قلنا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن احسن اذا معناتها فكره لازم هذه ننتبه لها تماما افضل اذا بدنا نقل. اذا بننكيدهم. إذا اذا بنكيدهم كيد مش غرور نجادلهم بالتي هي احسن اذا امكايده أما إذا قصدك يعني تجلبهم يبدو لازم تدور عن احسن الطرق أحسن الطرق للدخول للموضوع ولا تجدلوا أهلك. طبعا انسوا موضوع الذين ظلموا منهم هذا موضوع ثاني كيف الجماعه لانه مش كل الغالبيه العظمى من الناس ممكن تأخذ وتعطي معها تماما بس في ناس مجرمين من أصله هذا بختلف طريقه التعامل وقتها تختلف مع المجرمين طيب وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح العجيب إنه لما دخلت دخلت الصرح أسلمت وشو يعني أسلمت لاحظوا شو قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان مش لسليمان انتبهوا هناك شو قال ألا تعلو علي واعتوني مسلمين تخضعوه هو ما بقدر يجبرهم على العقيده اجبار لكن هذول راس السلطه اللي هم حاجز بين الشعوب وتخذ الحق وتتمن بالحق وزمان كان في تسلط الهم بالتالي السلطه هاي بدنا نبعد تاثيرها عن البشر مشان البشر تعبد ربها الحقيقي مش تعبد مظاهر الكون طيب لكن لاحظوا الآن لما أدركت وأسلمت الإسلام الحقيقي شو قالت وأسلمت مع سليمان مع لله رب العالمين طيب هون الغريب المعجزة هاي اللي واضح إنها أدركت إنه عرشها من قولها وأتينا العلم من قبلها يعني محن عارفين عارفينه اصلا وجينا هيك عاملين تمام طب لكن لما دخلت الصرح بعد قديش دخلت ساعه ساعتين ثلاثة اربعه ندريش لانه قيل لها ادخلي الصرح فلما راته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت قالت مش فقالت قالت وانتقالت وقالها صرح ممرض من قوارير بعدين قاعد يلففها في الصرح قديش ساعة ساعتين، ثلاث ندريش لكن كانت نهاية الدخول الصرح ايش معناته لحظة معناته المعجزة هاي اللي ادركت من خلالها انه هذا عرشها وهالخارقة هاي التربية السابقة صدتها التربيه السابق لحظة التربيه الصدق الصدق عواطف معناته الان بدنا العقل نجمع بين عطف وعقل الان صدمها بالمعجزة ايش يعني عقل اذا عفكرة بدك تغير الناس عقائديا غير في معارفهم بدك تغيرهم عقائديا غير معارفهم إذن من وسائل إقناع الناس يغيروا عقائدهم أنا ممكن أبدأ معاه مش بمناقشة عقيدته مرات أنا ممكن أبدأ معاه بقضايا علمية معينة أرسخ عنده تنهار عقيدته تنهار عقيدته أدخله من خلال العلم أدخله من خلال العلم ولذلك قدش الناس غيرت عقائد نتيجة الثورة العلمية البشر صاروا يوقفوا امام عقائدهم ويقولوا ايه طب العلم هيك بيقول العلم هيك بيقول ولذلك صار في صدام شوفوا اوروبا مثلا اوروبا الان يعني اللي ممكن يعمل ويدين مش 30% 70% منكرين ليش لانه بيشوفوا تعارض بين الدينهم والعلم والعلم هي اذا المعجز اللي اللي كانت ما كانتش كافيه تكسر عندها انتماءها لعقيده وثنيه الان بدنا ندخلها على الصرح نناقشها في عقيدتها هي شو بتؤمن هي بتؤمن بالافلاء وعباده الشمس والتفاصيل هاي كلها معناته بدنا ندخلها نناقشها في ايش الشمس ايش القمر قد زمان على فكره ليش الناس كانت تعبد الشمس والقمر واليوم بيعبدوش ليش الناس كانت تعبد الشمس والقمر واليوم بعبدوش في, في منطقه الفرات كانوا يعبدوا الشمس والقمر وفي اليمن كانوا يعبدوا الشمس والقمر وفي مصر عبدت الشمس وعبد القمر و... تمام اليوم بعد ما عرفت الناس ايش الشمس والمجموعه الشمسية وايش القمر والتفاصيل هاي كرهها ما حدا بيؤمن بالشمس ولا بالقمر الا انها في عالم الافلاك ومسخرات منين الناس وصلت لهذا الكلام بالعلم ايش يعني العلم معرفه حقائق الاشياء ايش يعني العلم معرفه حقائق الاشياء ايش هي هاي كانوا زمان يعتقدوا هذا اليوم اللي بيتكلموا في موضوع الابراج وما ابراج هذا من ضمن الاعتقادات القديمه انه هذه الافلاك تسيطر ولذلك علماء الفلك اليوم بيقاوموا موضوع الابراج علماء الفلك بيقاوموا موضوع الأبراج هاي بيقولوا ما له علاقة بالفلك هذا من الشعوذه اللي هو موضوع الأبراج وبرجك وبرجي وان ولدت وكذا والكلام أنا والزعم بتأثيرات الأفلاك هذا العقيدة القديمة اللي كان يعمل فيها فرعون في اللي كان يعتقد عنه أسباب السماوات في عالم الفلك وبدأثر في الأرض في الأرض أما اليوم تعالي اسال أنت عالم فلكي وكله إيش رأيك بالأبراج؟ تقول لك هذه خزعبلات هاي ما في في العلم أبراج ما في في العلم أبراج تمام؟ آه. طيب الآن بدنا ندخلها الصرح معناته مشان نناقشها في عقيدتها إيش الصرح هو انا ليش متردد طبعا أقول إيش الصرح لاني سبق قبل بجزء عشر 15 سنه سنة شرحناه في المسجد الجديد فوق أكثر من ال المستاشر طيب ومكتوب في في كتاب الاسر اسماء تحت عنوان الصرح لكن خلينا الان على على ضوء قديش ضايل معنا وقت قديش وقت اربع دقائق ناخذ بس بعض الالفاظ نعطي معانيها وبنشوف اولا الصرح شو هو الصرح اول شيء انتم بتلاحظوا بنقول فلان مثلا صرح الزعيم الفلاني شو يعني صرح يعني بعد ما كان عنده معلومات في داخله اظهرها وابانها اظهرها هو كان ايش المعلومات في داخله مخبيها مخبيها شو اجى صرح شو يعني صرح كشفها كشفها طيب وبصراحه بصراحه اي واقول يعني المخبيه مخبيه انا شو باقول له بصراحة بصراحة أيوة ها يعني شو يعني بصراحة بصراحة يعني مخبي لان بدي ها اقول واكشف أكشف. اكشف طيب وشو يعني اللبن الصريح مثلا يعني صافي من الشوائب صريح صافي ليش لانه بكون ظهوره كلبن مثلا تام لما بكون لانه لانه دائما لما بيختلط الاشي باشي ثاني صعب تميزه لحاله لما بيختلط ولذلك لما آه من كل لبن صريح معناته شو يعني صار مميز ما فيش مخلوط ولا بإشي تمام هاي يميز لبن تمام فاذا الصراحة والتصريح والتفاصيل كلها فيها معنى إبانة وإظهار وكشف بعد خفاء بعد خفاء كشف بعد خفاء أو إنه يتبين بعد اختلاط يتبين بعد ما كان مختلط باشياء ثانيه بتميزه وبيصير ايش صريح آه. وبعض الناس بفسر كلمه صرح بانه يعني ال ال البناء العالي الضخم هذا لا مش صحيح طب ليش سمي البناء صرح العالي هذا لانه العالي والضخم بيكون دائما ظاهر في الحس ومبين ومكشوف من دون البيوت كلها بتلاقيه ايش ظاهر ومبين صرح كيف الصخره في القدس مثلا اول ما تطلع الصوره الصخره امامك هيك صرح ليش لانها ظاهره ومبينه ومكشوف اما مش معناته الصرح القصر الضخم اصلا اصلا لما دخل لما دخلتي الصرح كان في الارض مش القصر العالي فلما ظهر قيل له ادخل الصرح بعد لحد الان مش شايفته ايه لحد الان مش شايفته فلو كان الصرح البناء الضخم شايفته قبل ما تدخل مش شايفته قبل ما تدخل قيل له ادخل الصرح فلما رايته رايت ايش الصرح اذا الصرح جوا ولا برا جوا حسبته لوجه اذا الصرح في الارض حسبته لوجه اذا الصرح في الارض ما هوش البناء العالي هون مش البناء العالي ما أدري هو بلزم نكمل في هذا الموضوع المرة القادمة يعني نحكي عن الصرح المرة نصرح عن الصرح المرة القادمة ونشوف وآخر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين إذا صار عندها توجه لما شافت قضية العرش وأدركت أنه وبينا لكم كيف يعني أدركت أنه مع انها قالت كأنه هو بس مدرك أنه وصار عندها توجه وقال ليش صار التوجه بالكم هي مجرد أنه في عرش يعني بيشبه عرشها لأنها عرفت وقلنا شو معنى تنكروا لها عرشها؟ ننظر أتتدي أم تكون من الذين لا يهتدون؟ صدها إذن هي صار لاحظوا كلمة صد قلنا الصرف بشدة معنى صار عندها توجه قوي معنى تصارع عندها توجه قوي حتى تستخدم التعبير صد لأنه كيف تربط هي وبتحكم مين كمان هي ومن قومها هذا إله دور هذا إله دور خصوصا لما يكون في الحكم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين إذن لحد الآن مش كافي معناته الآن بدنا نتعامل معها بطريقة ثانية نجرب شيء ثاني قلنا إنه إذا بدك تغير عقائد الناس جزء من أو يعني من وسائل تغيير عقائد الناس غير في معارفهم ومعلوماتهم ومفاهيمهم إذا فهموا صح بتغير كيف لما كانوا زمان بيعبدوا الافلاك والنجوم لما كشف البشر شو الافلاك وشو النجوم انهارت عقائد كثيرة تعبد الافلاك والنجوم ليش خلص صاروا بيفهموا, بيفهموا. فاذا إذا حتى تنقل الناس نقل عقائديه سويه انقلهم معرفيا انقلهم معرفياً. طيب الان بده يدخلها الصرح مشان ننقلها معرفي لأنه لاحظنا بمجرد ما دخلت الصرح قديش قعدت ساعة ساعتين ثلاثة أربعة من دريش وإذا بها قالت ربي إني ظلمت نفسي اعترفت بظلمها لنفسها سابقا وأسلمت مع سليمان لله مع سليمان مش لسليمان هي كانت جاي مسلمة لسليمان هي كانت جاي هي ولا معها مسلمين لسليمان الآن أسلمت مش لسليمان اسلمت مع سليمان لله يا رب العالمين إيش اللي خلاها إيش اللي خلاها قلنا الصرح الصراحة فيها وضوح ظهور تبين وإذا كان في شوائب خلوص من الشوائب لما قلنا مثلا لبن صريح معناه تخالي من أي شوائب اذا الظهور بعد خفاء هذا فيه إيش الصراحة والوضوح مش قلنا فلان بيصرح عما في مكنون نفسه وعنده في مكنون نفسه ثم يصرح به أي يظهره ويبينه ويكشفه. ويكشفه طب ما هو الصرح آه القصة الغريب أنه أكثر كتب التفسير تقول الصرح هو البناء العالي من قال؟ من قال الصرح البناء العالي؟ هو أصلا البناء العالي الضخم هذا هو ليش بسموه صرح؟ لانه هو يكون واضح ومكشوف ومبين تماما في الحس عشان يكسب صرح بس شو بس بدنا نعرف شو معناه صرح شو معناته صرح بعدين الصرح مش برا لو كان البناء العالي الصرح كان ما بقول فلما راته حسبته لجه اذا الصرح جوا ولا برا الصرح لو كان الصرح هو البناء العالي كان شايفته قبل ما تدخل هي قيل لها لادخل الصرح فلما راته هي مش كانت شايفته الصرح اذا صرح جوا ولا بابا الصرح في هو واضح ومن لانه راح نكتشف انه مش المقصود البناء الخارجي المقصود الشيء اللي دخلها من اجله فلما راته حسبته فقال من الداخل من الداخل اذا هي رأته من الداخل قيل لها تخلي، ولذاك بعض الناس يتصور إنه صح يعني به هيك وبه طيب يعني؟ افرض إنه افرض إنه هذا في غاية الجمال من الإبداع الفني يعني بخليها تسلم يعني الكلام هذا هذا يعني إنه دخلها وفي بناء جميل وتفاصيله ما هي أصلاً أُتيت من كل شيء ولها عرش عظيم من أصله أصلاً هي برضو عندها مدنية أُتيت من كل ولها عرش عظيم. ما هي برضو إيش يعني يعني متفوق عليها في المدنية إيش طب يعني يجيب العرش من اليمن لهون هذا مش مقنع اما شوي مزخرف مقنع هذا اللي بيخليها تسلم لا حتى نعرف معنى الصراحة لازم نفسره بالقرآن نفسه وانا كتبت في الموضوع هذا من زمان من سنة الثمانية وتسعين في معنى الصراحة ااا وسبق أنه أعطيناها قديما خلينا نروح إذن على سورة القصص وصورة أظني غافر إيش يقول فرعون لهامان وزيره فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا على الطين على الطين أوقد لي على الطين ناره طين يعني مية معه نار طين فأو فأوقد لي هامانو على الطين فجعل شو جعل يعني صير لي صراحة لأنه الجعل فيه تصير من إله الجعل فيه تصير من إله من كونه طين إلى كونه صراحة فجعل لي صراحة لعلي أطلع إلى إل شوفوا إلى هاي مننا فين نشوف بعدين إلى أطلع إلى إلهي موسى وين بده يطلع على الإله موسى نشوف الآية الثانية وإني لا أظنه من الكاذبين هذه الآية الآية الثانية وقال فرعون يا هامان يا هامان يا هامان ابن لي صرحا الآن هناك أوقد لي فأوقد لي يا هامان على الطين فجأ بده يجعل صرح ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات اذا هاي ينكشف هناك كبدو يطلعه فهون مش قالوا هناك فاطلعة فاط لا إنه بدو يطلع على إله موسى طيب هون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا اظنه كاذبة تمام هذول تنتين أنا بوضحه طيب لاحظوا ااا هي اذا بدنا نفهمها انه ابنيلي بنايه عاليه مشان اطلع اشوف اله موسى ايش هذا يعني معقول فرعون سخيف لهالدرجه سخيف لهالدرجه هو الناس اللي بيحكي معهم يعني قديش بدو يكون البناء يعني قديش بدو يكون البناء في زمانهم طب ما هو الاهرامات عاليه يطلع الأهرامات الاهرامات ويخلصنا 149 متر 149 متر الاهرامات شو بده بده يبنوا له اكثر بعدين شو قد عاطين ما في هي الاهرامات وفي حجاره طيب ولو راح شاف له اي جبل اي جبل من الجبال اعلى من اي عماره اليوم البشريه البشريه قد ما تطورت في قدرتها على انهات الابراج العاليه هاي وصلت قد جبل صغير وصلت قد جبل صغير طب يطلع جبل ويشوف الى موسى طيب بعينيه ما هو بيطلع اصلا بالعينين بوصل اعلى بكثير نحن نشوف الطيارات اللي على مدى كذا ألف بعينينا شو, شو يعني بدوا يزيد شو بدو عندنا شوية هيك نطلع عندنا درجة معقول المقصود معقول هذا الكلام هذا مش معقول ولذلك وجدت شخص زي صاحب التحرير والتنوير خصوصا لما بيجي لآية غافر كنه بكون أولهم في القصص يمفسرها بطريقة بعدين في غافر منتبهوا كنه انتبه انه شو يعني بني له واذا اطلع له اكم درجة بده يشوف اله موسى معقول هالكلام هذا فشو قال فاقترح اقترح طبعا اقترح مش مقبول مع انه هو من فحول المفسرين بس على القليل يخطر في باله انه هذا مش معقول الكلام انه بني لي يعني اشي اطلع عليه واشوف اله موسى هو اطلع الى حتى اطلع الى على الكلام فشو بقول صاحب التحرير والتنوير الطاهر ابن عاشور بقول يعني انه بقترح انه ممكن بقصد يبني بناء زي ابنية الهياكل واللي بعبدوا فيها قال مشان يتفرغ للتأمل لعله يوصل في النهاية لحل في هالموضوع برضو مش ما كلام دليل على انه تأزم هو المفسر مش قادر يشوف يعني في البناء اي معنى طمع. ايش يعني طب باقي معه لحد الان ما فيش هياكل ومعابد روح ينزوي فيها فرعون في ويفكر يفكر في دارهم قصورهم بتكفيش حتى يتامل بدون جديد مشان يتامل فيه الواحد بيتامل برا كمان بطش في هذا الجبار بتأمل <تصفيق> ايش شغل معناته مش عارفين طيب هو لاحظوا الان هذول آيات التي تتعلق بفرعون والآية التي اللي تتعلق الآن بسبب ملكة سبأ نكتشف أنه في النهاية صرح هو زجاج ولا لا فلما راته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير إذن هو الزجاج طب صار مفهوم كيف كان كيف كانوا زمان والآن بصنعوا الزجاج طين ولكن طين إيش رملي مش طين رملي يعني أي تربه بتصلح للزجاج بدها رمل طين رملي وبت الناس النار مشان يصنعوا الزجاج لأنه أيوه فسرت صرح وين يعني القرآن ما هو بفسر القرآن بالقرآن لما قيل له ادخلي صرح وإذا بالصرح هو الأرضية الأرضية الزجاجيه حسب بتحسبه مي كشفت عن ساقيها ماشي قال إنه صرح ممرد من قوارير انتبهوا الآن صرح خلاص معناته اللي عند فرعون هناك اوقد ليها لي هامان على الطين شو بده برضو بده زجاج انتبهوا الآن بده زجاج اوقد لي على الطين هاي زجاج أو لي على الطين طين إيش طين رملي ولما نكونش طين إلا اللي لي ما يكون يعني مش رملي معناه اوقد لي صارت واضحه القضيه إذن طيب ماشيين احنا شوي شوي اول شيء خلينا شوي في بعض المعاني اللغويه اولا فلم فلما, فلما رايته اذا راته لأنها دخلته بس لما شافته حسابه لجة لجة لجة إيش في لجة لحظة إحنا بنستخدم الكلمة لجة ولجة لجة ولجة إذا كان إذا كان كلام إذا كان كلام متداخل وهذا بيحكي وهذا بيحكي وهذا بيحكي وهذا عكي أو إنسان مثلاً بتردد في الكلام مش عارف شو يقول مرة بقوله هيك مرة بقوله هيك مرة بقوله منقول من لج في الكلام اذا اللجة بيكون معناته في الكلام واللجة تتعلق بالماء بس المعنى واحد شو هو يعني شو هو يعني لما بتردد شيء على شيء يعني بمعنى آخر المي لما بيكون عم بتموج المي تتموج تتموج لأنه إذا بتلاحظوا الماء لما بتموج بيرتد بعضه على بعض برتت بعضه على بعض الماء لما بتموج وغالبا هذا اللي بتموج بيكونش ما سطحي بسيط يعني لازم يكون في شوية مش يعني وانت بصير هو يتموج ويرتد بعضه على بعض لما بيكون يعني فيه كثافه بس مش زي ما قالوا بعضهم انه بده يكون عميق اصلا لو كان عميق كان ما جربت تحط رجليها تكشف عن ساقها لانه هي لما كشفت عن ساقها معناته قدرت قد البعد انه بتقدر تمرق معناته مش اكثر من هيك والغريب الغريب إنه إنه الرسالة لما كشفت عن ساقيها إذن إذن هون بتعطيك قديش المدى اللي هي شافته يعني مش أكثر من ساقيها تفوح ساقيها من مغطيات مش قاضي إن أك ماشي كشفت عن ساقيها مش أكثر من ساقيها من السا... مش أكثر من ساقين تقدير هذا الموضوع يعني بسمت ولا أنوبه مركل لو كان أكثر من هيك أنوبه <تصفيق> مركل لو كان أكثر من هيك فالقضية مش اكثر من هيك بس واضح انه فيه تموج هذي الرسالة اللي وصلت انه مي حسبته مي بتتموج يعني لانه هذا تعبير الرجل لازم يكون في تردد في الشيء كيف اللجاج في الكلام لجج لج في الكلام شو معنات لج يعني اسمه طرب مطرب في الكلام هيك وهيك طب خل اصفى نعم موضوع من صنع هذا البلج في الكلام اصفى عم موضوع ها اذا نلاحظوا اللجاج بيكون في الكلام واللجة في الماء المضمومة هاي لجه في الماء واللجه في الكلام تمام لجة يا لجو ها دي رباك لجة يا لجو لما في الكلام اذا فيه هيك ترى المقصود هون إن هاي اللي شافته إشي الماء يتموج يتموج إلى درجة تحتاج تكشف عن ساقيها أخذنا فكرة بالضبط شو شافت والغريب إنه في بعض الكتب القديمة شو بصيروا بصيروا يتكلموا عن ساقينها إحنا في إحنا في هذا الموضوع قالوا عليها شعار وجت الجن وعلمتها العقيدة هاي بعرفين هالنسوان ووو قامت موجود وين راح بالهم فينا كل الموضوع حسبته ميه كشفت عن ساقها خلاص معناته معروف قد بس بثمرقي عرفنا شو درجه الدرجة العمق اللي هي شافته وفي في ايش في موج هيك بهذا الشكل في موج معناته لحظه ها شايفه تموج شايفه حركه ها انتبهوا الان بس حبيت ركزت على الوجه شايفه حركه مش بس شايفه مي لانه مرات انت ممكن تشوف اشي منعكس منعكس تحسبوا مي لكن مش شايف حركه كمان مره انت ممكن تشوفه منعكس تحسبوا مي شافت خيالها حسبته مي لا مش شافت خيالها شافت خيالات وشافت موت يعني في حركه في الموضوع هذا مهم ها هذا مهم هذه في قضيه ايش لجه حسبته لجه قال إنه صرح ممرد ممرد يعني مملس لأنه غالبا هل قلت مثلا لما نقول فلان أمرد شاب أمرد يعني يملوش ملوش شعر لأنه الأصل يكون عنده شعر ولأنه الأصل يكون عنده شعر ومجرد منه بقولوا له أمرد بس يقولون للمرأة مردة لأنه مش الأصل يكون لها شعر مش الأصل للمرأة يكون لها شعر فلما نقول عن أمرض بنقول عن مين عن الرجل عن شاب مثلا لأنه الأصل يكون فيه شعر ومجرد منه فإذا أي شيء لاحظوا بكون متلبس بشيء ثم يجرد منه هذا التمريد في حد ذاته هذا التمريد وذلك المارد بكون متجرد من قيم من أصله والمتمرد بيكون متجرد من قيام الأصل تكون موجودة فيه متجرد من قيام الأصل تكون موجودة فيه تمام والتمرد ومرده على النفاق تمام التفاصيل من طب كيف هذا ممرد؟ لأن الأصل صناعة الزجاج خصوصا في زمانهم ممكن يكون في بعض الشوائب وفي وفي وفي وفي وفي, وفي لكنه هذا هذا ال صرح صرح فهو خالي من الشوائب خالي من الشوائب لحظوها وخالي من ومجرد عن كل شيء كان بتلبس دايماً في الصناعات عندهم صناعة ال يعني مثلا ممكن يكون في خشونة هنا مملس برضو من ضمن عنيها طب ليش مللسوا مللسوا مللسوا يعني مش مشان اللي بمرك يزحلك مشان اللي بمرك يزحلك ملسوا ملسوا طب وليش ليش لما بعد ليش لما نظرت هي حسبت قديش البعد وشافت اشي متموج طيب وكش... قال انه صرح ممرض من قوارير قوارير نجي لقوارير الآن. القارورة الاصل لماذا سميت القارورة قارورة الاصل فيه, فيه معنى الاستقرار فيه معنى الاستقرار الاستقرار عندما يقر شيء في شيء لما بيقر شيء في شيء هذا الشيء اللي هو الظرف هذا بسموه قاروره لانه يستقر فيه شيء واصدق ما يصدق عليه الزجاج بالذات ليش تصوروا انتم الزجاج لما يكون صافي اي شيء بنوضع فيه بتصير انت مش مميزه الشيء الموضوع فيه من الزجاج نفسه مثلا وضعت فيه مثلا دبس لونه مثلا بني فرضا انت بتكون شايف القاروره ايش المستقر فيها بني بتشوف بتشوفش الزجاج اصلا يعني بيكون اللي مسيطر ايش ما يستقر فيها فبسموها قاروره وفغالب غالب مش مش قضيه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في, في رفقاً بالقوارير لانه بيشبه الزجاج لانه غالبا الاشياء التي ترى مستقره في القاروره معناته زجاج وبيكون شفاف فنرى ما يستقر فيها فسميت ايش قاروره ثم بصير اندماج كانه بين اللي استقر والزجاج نفسه بحيث تميزش انت يعني يعني مثلا بياخذ اللون الزجاج نفسه بياخذ اللون الموجود فيه تمام اذا زجاج وقوارير مش خلصنا وهناك اوكد لي ثم هون صرح وبعدين مملس طيب قديش قعدت هي ساعة لأنه ما استخدمش فه فقالت وإنما قالت وهذه قديش الزمن ندريش هي لما دخلت إذن طلعت مؤمنة طلعت مؤمنة في الصرح طيب حتى نمهد لكم في الإجابة من المهد شوي. في ما يسمى بنجم الشعرة، الشعرة، وأنه هو رب الشعرة. أنتم بالكم ليش القرآن يعني وقت الشعرة بالذات خصصها؟ وهذا كلا هذا الكلام عفكرة وين كان موجود؟ هذا كان كان موجود في صحف إبراهيم عليه السلام وفي صحف موسى. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزره اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وبعدين بعدين وانه هو اضحك وابكى وانه هو رب الشعره معناته قضيه الشعره وانه الله ربها هذا موجود من صحف ابراهيم وموجود في صحف موسى وردت كررت في القران لأنه على فكرة من أبرز النجوم التي عبدت عبر التاريخ في أمم مختلفة الشعرة أبرز النجوم عبر التاريخ كله اللي عبدت الشعرة ليش الآن الشعرة دون غيرها وعلى فكرة هي بتبعد الشعرة تقريبا هي طبعا في السماء بتكون لمعة يعني في أكثر من كوكب أو نجم هي نجم طبعا مش كوكب بالمفهوم المعاصر هي نجم وأضخم من الشمس، أضخم من الشمس، ومع ذلك بنشوفها صغيرة ليش؟ تبعد الشمس عنا بتبعد دم... ثمن دقائق ونص الضوء على الطريق بيجي الشمس، هذاك بيقعد ثمن سنين ونص على الطريق الضوء، ثمن سنين و... وست عشر كمان. شوفها الشمس بيقعد الضوء على... الشمس اللي تبعد ثلاث وتسعين مليون ميل. الميل واحد وستة عشر كيلومتر، ها ثلاث مليون ميل بقعد الضوء قديش ثلاث وتسعين مليون, مليون ميل، ها اضرب في في واحد وستة عشر مشان تحول كيلومتر، بقعد الضوء على الطريق بس ثمان دقائق ونص الشعرة أضخم من الشمس بكثير وأشد لمعان أضعاف مضاعفة من الشمس، ولكن نتيجة بعدة قديش تبعد الضوء على الطريق ثمان سنين. ونص يعني إذا في عندك ولد مولود من ثمن سنين، ها الضوء بسرعه الهائل إله جاي من الشعرة بعد ما وصل اشتبين ما صير ابن قنص كمان، ها شوفوا الإشي ولا مع ولم بتلمع في بتلمع بقوة في ال هي والزهرة مثلا بتلمع برضو المشتري بتلمع الشمس ها من هذول المعروفات فالآن ليش جبنا الشعرة طبعا هل منشوف ليش جبنا الشعرة الشعرة فكرة بهم مش شوية صغيرة خلينا له علاقة بالتفسير طالما صلنا واسطين الشعرة وأنه هو رب الشعرة معناته في ناس مقدسينها وامم مختلفة للشعرة لما يقول لنا وأنه هو رب الشعرة حتى كمان لخالقها وموجدها وتفاصيل مش زما إذا من أيام إبراهيم عليه السلام بيعبدوها، وفعلا فعلا ها مثلا المصريين، المصريين في عندهم البيع منه بأوزاريس وإيزيس، إيزيس أخته أو حتى مرطه بفرقوش ما هم زواج المحالم بين الآلهة بصير. المهم أوزاريس وإيزيس هذول أشهر شيعة فكرة في التاريخ البشري. أزريس إزيس أزريس إزيس بالذات تشخيصها في الزهرة عفوا في الشعرة يعني ليش أنا جبت الآن إزيس الشعرة بترمز ل لعلمكم الفراعن الفراعنة كانوا بيؤمنوا إنه الملوك هذولا الفراعنة بعد الموت ب للسماء وبصيروا نجوم بتصعدوا للسماء وبصيروا نجوم ولا هو ليش بالكم يعني القتب يبين معنا إذن ليش فرعون كان يقول هذا الكلام فرعون كان بيعتقد الها وبعد الموت وين بصعد في السماء بصير نجم منها النجوم لذلك مين اللي كان بمثل إزيس الشعرة هذه المعاني الشعرة بمثل إزيس زوجة أزريس أخته زوجة أزريس الآن بس جيد هون ان ننطق كلمة أزريس حتى تعرفوا شوية صغيرة ننطق كلمة أزريس بدون تدخل يوناني يعني كيف كانت تلفظ اصلا من قبل المصريين هل كانوا يقولوا اوزاريس لا كانوا يقولوا لحظة اوزير اوزير, أوزير. اوزيريس الياء والسين هاي دخلوها بلغة مين بلغة اليونان وخصوصا اليونان السين عندهم علامة رفع العلم المذكر أريستوطاليس ببندريوس كاراماليس التفاصيل هاي كلها وقضية الياء قبل السين هذا موضوع ثاني إنما هو الاسم بعيدا عن اليونانية ما هو أصلا مش يوناني أصلا هو مش أوزاريس هو أوزير اوزير هكذا لما أنا أقول عمر شو الأجنبي بيقول عمر طب وذا كنت عمر شو قال الأجنبي عمر شو معناته عمر طب وذا قلنا أوزاري اوزير عزير هو عزير وقالت اليهود عزير ابن الله يفهمها هو عزير اوزير اوزير اوزريس هذه السين بدنا شيئا من اليونان مشان ما يلتبسش علينا الاسم ما يلتبسش علينا الاسم هو اوزير يعني يعني ايش اوزير هذه طبعا بعض الكلام هذا مش مني من الناس حللوا الاسم إذن هو مش أزير أزير وقالت الـ الـ اليهود أزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله لعلمكم وهم اليهود طلعوا من وين من مصر فعبادة العزير كانت معهم هم بيقول لك ما عبدناش العزير ولا شو عبدته أزريس <تصفيق> آه. طيب يعني مش أزير مش عزير طيب بعض بعضهم شو بقول بقول لما دخلت لما دخلوا النصارى مصر انتبهوا الآن هاي لما دخلوا النصارى مصر وكانوا من غير اهل تفاجؤوا تفاجؤوا انه ايمان اهل مصر بعذري هو نفس الايمان النصراني بالمسيح ابن الله روح الله امير السلام اتفقوا فتفاجؤوا منين هالعقيدة هاي طب ما هي هاي قبل المسيح قبل المسيح مو فكره الله قال, قال يضاهئونك قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يوفقون لكت نشوف لحظه فتفاجؤوا عارفين كيف كيف خرجوها طب هاي عقيدتكم في المسيح هي عقيده المصريين القدماء في اوزريس في في عزير أق في بعض الناس حلالها قال إدريس أوزيريس لا هي أوزير أوزير يعني على طول واضح وين شو جاب إدريس لأنه في ناس بحلوها إدريس شو شو جاب إدريس هي أوزير أوزير عمر عمر تمام وجدوهم فتفاجأ النصارى هذه العقيدة نفسها الموجودة في أوزيريس موجودة هنا عارفين كيف فسروها قالوا الشيطان تعمد انه يسبق ويطرح هذه العقيدة في المصريين مشان يشوش على المسيح يعني لما يجي الشيطان كان عارف الشيطان كان عارف الشيطان ولا شو ما هي العقيدة هي ها. ابن الله وهي روح الله وهي التفاصيل كلها والغريب على فكرة في, في عزير وزير وزريس لانه الياه والسين هذه علاقة باليونان قلنا العجيب فيه انه ما تقام من الموت الاسطوره المصريه والعزير لما جابوا القران شو جابوا اماته الله مئه عام ثم بعثه او كالذي مر وهذا هو العزير الحقيقة الذي مر او كالذي مر على قريته وهي خاويه على عرشها قال ان يحييها هذه الله بعد موتها فاماته الله مئه عام ثم بعثه واصلا عزير مات وقام من الاموات كيف قام من أمواته الاسطوره مش موضوعنا الآن مش موضوعنا بس وصلت الرسالة ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل في من قبل في يضاهئون قول الذين من كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون نفس جاب اثنين مع بعض القائلة وقالت اليهود وقالت النصارى وفعلا هذا الشيء المتطابق فكرتهم عن الوزير اللي هو قبل الميلاد بثير أسطورة عند المصريين مطابقة لكلام المسيح يضاهيون يعني يشبهون قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله أن يؤفكون طيب ش جبنا هالكلام هذا جبنا هالكلام هذا للتالي أولا في قبائل بسموها قبائل الدجون هذه قبائل يقولوا هاجرت من ليبيا في اتجاه مالي اتجاه مالي عندهم اعتقاد في الزهرة عندهم اعتقاد في الزهرة طالما كانوا في ليبيا ثم هاجروا لمالي قبائل بدائية دوغون هذولا ممكن يكونوا متأثرين بالمصريين القدماء متأثرين بإيش تبهوا الآن متأثرين بإيش؟ هذه القبائل عندها احتفال كل خمسين سنة بيعملوا احتفال للشعرة في الاختفال خاص للشعرة وتفاجأ يعني العلماء انه هذول الناس بيقولوا انه الزهرة مش هو الاهم مش هو المهم لك الشعرة الشعرة مش هو المهم المهم اخوه اللي معاه اخوه اللي معاه الصغير هذا أهم أخو أنو أخو الشعرة ما فيش نجم معها الشعرة ما فيش نجم معها لحد 1862 ميلادي الشعرة بالعين المجردة ما فيش لحد 1860 فيش معها إيشي 1860 اكتشف نجم مرافق للشعرة مرافق للشعرة قزم ولكنه كثافته هائلة كثافته هائلة ولا يرى بالعين جرد مستحيل إلا بتلسكوبات مش تلسكوبات عادية تلسكوبات ضخمة تتشوفوا الآن قبائل الدقون شو عرفها من آلاف السنين إنه هذا الشعر مع أخوه والتسعة وأربعين طلع والخمسين سنة طلع لها علاقة لأنه نظام كيف بدوروا اثنين وين بلتقوا كيف بلتقوا كل 49 سنة وتسعة عشر بكون في لهم لقاءات هم يكون خمسين سنة بيحتفلوا يشعرفوا ما دول وهذا مستحيل إلا في تلسكو منين جابوها هذول كانوا في ليبيا جنب المصاروي المصريين والمصريين على فكرة موضوع وستين يوم هاي السنة و 12 شهر وال24 ساعة هاي من زمان من عندهم من قبل الميلاد زمان زمان وكانت متطوره عندهم المسائل هاي اذا خلينا الان نرجع على موضوع مزام مزام قبائل الديكون ممكن تكون أخذة عن الفراعنه القدماء شيء لا يرى الا بالتلسكوبات الضخمه وكانوا مصرحين بوجود القزم هذا واللي هو اهم عندهم من الشعره نفسها كثافتها الى لا تتصور يعني, لا يعني لو اقترب من الزهره نفسها بيسحبها الضخمة جدا انتو عارفين قديش الزهره بيقولوا الفلكيين طبعا العهد عليهم قد عشر ملايين ارض الشعره انا بظل اقول الزهرة الشعرة الشعره الشعره قد عشر ملايين كره ارضيه عشر ملايين كره ارضيه والقزم اللي بجنبها لا يرى بالعين المجرده لانه بتبعد على بعد قديش تمن ثنين وست عشر الضوء على الطريق قدش بعيدا ايش عرفهم هدول الدقون ايش عرفهم نشوف فعل... ثم مش هو نفسه سليمان اللي الله سبحانه وتعالى قال واسلنا له عين القطر مش هو ابوه اللي الله سبحانه وتعالى قال فيه وعلمناه وعلمناه سمعت لبوس لكم لتحصنكم من باسكم بعدين كيف بدنا نفسر كثير من الظواهر اللي بتدل على انه كانوا فلكيا بيعرفوا اشياء الفراعنه على فكره لحد الان عمليه دراسه الاهرامات والتفاصيل واضح كل ارتباط ايش بخارطه السماء خارطه السماء خارطه السماء والابعاد والابعاد وكيف وضعيه الهرم مثلا وضعيه الهرم بدقه متناهية لاحظوا مش في إنه بيكون أضلع كم ضلع أربعة أضلع فا الأربعة أضلع موضوعة بطريقة إنه ضلع يروح للشمال المغناطيسي بالضبط والجنوب الجنوب الجنوب المغناطيسي بالضبط الاربعه شمال جنوب شرق غرب مش الشمال مش الجنوب الجغرافي المغناطيسي وبدك كأنه عندهم تفاصيل طويلة تفاصيل طويلة في الموضوع لحد الآن بيخوضوا في محاولة الفهم ونحن نعرف انه عند الفراع حتى فيه شغلات لحد الآن مش قادرين نفسرها احنا مش قادرين نفسرها احنا سقف من الاسكف آآ آآ آآ بعض الغرف يكون سبعين طن الحجر. الحجر الواحد سبعين طن السقف وكيف تم ارتفاع ونحن نقول لكم انه الهرم 149 متر و 14 ايه ايش هذا في تفاصيل طويله طيب اذا هل هل من الصعب واليوم لما بنشوف توت عنخ امون والتفاصيل وكيف كيف الصناعات في الذهب وكيف بيطلع الشخص امشك والفن الهائل هذا الموجود عندهم انت بتشوفه والصناعات الدقيقه جدا والتماثيل المنحوته ا كل هذا واضح انه في عندهم صناعات كان ايش اللي بيمنع يكون في عندهم مراصد يعني تلسكوبات في ايش بيمنع طيب واذا الله سبحانه وتعالى علم داود من قبل سليمان عليه السلام وعلمناه صرعا وسليمان علم واسألنا له عين القطر والتفاصيل اذا ممكن يكون اقرب الى الذهن انه سليمان ادخلها على المرصد ليش ليش ادخلها على المرصد لانه هي من عبدة الشمس وبتعبد الافلات معناته بدنا ندخلها ونناقشها في عقيدتها ونفهمها شو الافلاك مش احنا قلنا بدك تغير عقائد الناس غير في مفاهيمهم ومعارفهم لانه ايش يعني الصرح الممرض من قوارير وزجاج والتفاصيل هاي كلها وليش لما بتدخل بتظن انه ماء وبتشوف اهتزازات وبتشوف صوره في جواه معناته تدخلها المرصد ناقشها في عقيدتها اكتشفت انه انهم هم بيعبدوا قاعدين مخلوقات الله خالقها صار يشرح لها يبدو هيكذا هيكذا هيكذا آه ويبدو انه الشاشة نفسها شوفوا العكسات هاوين على الأرض على الزجاج الأرضي طب والآن شو هذا اللي بتموج قاعد انتبهتوا يعني الصورة مش ثابتة مش قلنا لجه الصورة مش ثابتة ويبدو ان ادخلها بالليل اضاءات معينه والصورة مش ثابته وعم بوريه السما هذه الشمس هذه كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا, هذا كذا. وليش انا جبت الدقون اللي ممكن يكون جيران للمصريين يعرفوا انه في مرافق لشعراء قزم وبقدموا في الاهميه على الشعراء ومستحيل رؤيته بالعين المجرده او بالتلسكوبات البسيطه شرفهم معناته كاين في مراصد عند الفراعنه وغيرهم وفعلا في أشياء كثيرة لحد الآن مش مفسرة في علم الفلك والزوايا والتفاصيل والدراسات ايش اللي بمنعهم يعني يعملوا تلسكوبات شو هو تلسكوب في النهاية مش عبارة عن عدسة نكتشف احنا هذه العدسة كيف يتم الصناعة وطب والت... هم الصناعة مبين اصلا في توت عنخمون وغيره والذهب وصياغته كيف مبين قدرتهم على الصناعه ايش بمنع يكون وصلوا باعتبارهم دائما كل علومهم هم متجه نحو الشيء اللي بعبدوه كل علومهم متجه نحو الشيء اللي بعبدوه فبالتالي ممكن يتطور هذا اكثر من اي شيء ثاني وزجاج موجود من قبلهم كمان يستطيعوا اصنعوا الزجاج وما فيه من عدسات تقرب اشي شيء اللي يكونوا متوصلين لهذا الكلام فمعناته ممكن الصرح اللي دخلها ايش هو مرصد معناته صورة السماء ومن عكسه في الارض ثم هي نسأل تبعون الفلك ليش الصورة متموجة لأنه قال لجا ثم ليش رأت البعد بهذا الشكل على هذا المستوى كشفت عن ساقيها شافتها القد يعني معناته. هذا البعد شافت بعد شافت مش مجرد مش مجرد انعكاس وشافت بعد وتموج على الأرضية اللي هي تكون شاشة ايش المرصد شاشة المرصد إيش طبيعي بعدها إنه إذا ناقشها سليمان عليه السلام وبين لها الكلام كله إنه تقول ربي إني ظلمت نفسي لأنها اكتشفت الحقيقة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين آه من هون بصير واضح شو معنات لما قال فرعون لهامان تكلف رئيس الوزراء همان يعني مش المسألة بسيطة هاي تكليف فأوقد لي يامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى شوف بده يطلع الى بده يطلع الى اللي فسرت هالآية الثانية ايش؟ لعلي ابلغ الأسباب طب ايش الأسباب سبق أن تذكره قلنا الأسباب هي الوسائل الموصلة إلى الأهداف وذاك سمي الطريق سبب ليش الطريق سموه سبب لأنه بوصلك لهدفك الطريق سموه سبب والحبل سموه سبب لأنه كانوا عن طريقه مثلا الماء يبوصلك لهدفك سموه سبب الوسيلة الموصلة للسبب شو اسمها للهدف سبب فبده يوصل لأسباب السماء الطرق الموصلة للمعرفة الطرق الموصلة للمعرفة عن طريق ايش بده بده يظهر للناس انه احنا عن طريق العلم والعلم اللي احنا بنثبت لكم انه كذاب وصادر صادر النتيجة بس اعتبر ايش انه موضوعي الزمم اظنه من الكاذبين اظنه كاذب يعني قال مش اكيد يعني يعني ما عندوش سابق اصرار انه في النهايه يكون كاذب بده يحول الموضوع لا شيء بدنا ندرسه لا شيء بدنا ندرسه وعم نظن نظن انه يطلع مش صحيح شوف هذا الاساليب في بده يحولها للدراسه يعني مش طب واجه الان واجه الان لا لا لا احنا بدنا ندرس الموضوع انحرج الزلم يبدو انحرج الزلمه وشو بده يقول خلينا الموضوع ندرسه منشوف على كلنا منط ما فإذا هو كانوا بيعتقدوا إذن إنه هم بهذه التلسكوبات يبدوا هم انتم أنتم ما بتحسبوا تبعون التنجيم اليوم المنجمين هذولا قصّة الابراج أبراج ما هي كلها هاي ما عن الفراعنه فرعين لأنهم كانوا بيعتقدوا إنه كل شيء القرارات وين موجودة كلها في السماء ما يحصل في السماء هو اللي بيأثر في الأرض بس ها ولحد اليوم ماشين ولذلك قلنا لكم علماء الفلك شيء والمنجمين شي ثاني والنجوم واخذ المعلومة من النجوم لأنه بده يأخذ من وين هو بده يأخذ فرعون المعلومة من النجوم بده يسألها وبده يمشي في الطرق السماوية ويقول عن طريق نظره انه يعني هذا موسى صحيح اللي بيقول إلهه ممكن يعدد منه برضو بتعدد آلها مش هيك؟ شو بقولوا في هذا الإله؟ ما هو على فكرة كانوا بيعتبروا الفراعنه الملوك نفسهم بيعتبرهم الهه ما لاحظتوش فرعون شو قال ما علمت لكم من اله غيري يبدو من اله غيره في بجوز في مصر يعني مشيك هيك ولا بتقول انهم بيؤمنوا بالالهه ثانيه وبعدين في شيء إش فوق شيء وبيؤمنوا انه لما يموت مطلع فوق وبتضل في إيش خصائص الالوهيه خصائص الالوهيه فهو لاني ابلغ الاسباب لاحظ ابني لي وقال فرعون يا هامان ابني لي فرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع تبعته إلى كيف لما يقول واحد ينظر إلى ينظر إلى فأطلع إلى إله موسى وإني أظنه كاذبة هناك شو قال له لي على الطين لعلي اطلع إلى إله موسى مشان يشوف قال ويأخذ المعلومات من وين من الأفلام والنجوم ولحد اليوم الناس المشعوذين مشعوذين المعلومات من وين من الأفلام والنجوم فمتطوره كان عندهم علم الفلك وعند وكان عندهم علم تنجيم كمان يعني كانوا بيعرفوا فلك على فكرة وزوايا وقياس وأبعاد وتفاصيل والبنى عندهم أصلا قائم على هذا الأساس كان ها ولكن في المقابل كانوا بيعتقدوا إنه هذه هي آلهة وأرواح ملوك وتفاصيل ولذلك إزيث بتمثلها الشعراء وزريث بيمثلها كأنه بقولوا كويكبات اللي بيسموها الجبار التفاصيل كلهم هذولا الآلهة هون وهون وهون هذي الهه كذا وهذي الهه كذا وهذي الهه كذا فمعناته سليمان لما دخلها على الصارح مشان شو مشان نقش هل بعيد يعني يكون عندهم مرصد شوه المرصد؟ هي عباره عن شو بسموها قلنا عدسة. عدسات مقعره محدبه خلصنا طب هم في عندهم صناعات اصلا ادق من هيك انتبهتوا ليش يجينا للشعرة على الشعر انه اذا كان عارفين في له رفيق معناته كاين في تلسكوبات واصلا في كلام انه كان لهم مراصد ولكن تفصيل هذه المراصد يعني في كلام تاريخيا انه عند الفراعنه مثلا كان في ليش عم بقول الفراعنه من باب أولى سليمان لأنه كمان في تعليم رباني في تعليم رباني كمان حتى لو ما كانش عندهم بس حتى أبينكم إنه قدش المسألة قريبة والأولى إنه ما نقول إنه يبني مشان يطلع وين يطلع وين يشوف هذا كلام بسيط ساذج وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم